سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح الاول وتشدد سليمان بن داود على مملكته وكان الرب الهه معه وعظمه جدا وكلم سليمان جميع اسرائيل رؤساء الالوف والمئات والقضاطه وكل رئيس في كل اسرائيل رؤوس الاباء فذهب سليمان وكل الجماعة معه الى المرتفعة التي في جبعون لانه هناك كانت خيمة الاجتماع خيمة الله التي عملها موسى عبد الرب في البري واما تابوت الله فاصعده داود من قرية عاريم عندما هيا له داود لانه نصب له خيمة في اورشليم ومذبح النحاس الذي عمله بصل إيل بن أوري بن حور وضعه أمام مسكن الرب وطلب إليه سليمان والجماعة وأصعب سليمان هناك على مذبح النحاس أمام الرب الذي كان في خيمة الاجتماع أصعد عليه ألف محرق في تلك الليلة ترى الله لسليمان وقال له اسأل ماذا اعطيك فقال سليمان لله انك قد فعلت مع داود ابي رحمة عظيم وملكتني مكانه فالان ايها الرب الاله ليثبت كلامك مع داود ابي لانك قد ملكتني على شعب كثير كتراب الارض فاعطني الان حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك هذا العظيم فقال الله لسليمان من أجل أن هذا كان في قلبك ولم تسأل غنا ولا اموالا ولا كرامه ولا أنفس مبغضيك ولا سألت أيام كثيرة بل إنما سألت لنفسك حكمه ومعرفه تحكم بهما على شعبي الذي ملكتك عليه قد اعطيتك حكمة ومعرفة واعطيك غنا واموالا وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك ولا يكون مثلها لمن بعدك فجاء سليمان من المرتفعة التي في جبعون الى اورشليم من امام خيمة الاجتماع وملك على اسرائيل وجمع سليمان مركبات وفرسانا، فكان له 1400 مركبة و 12000 فارس فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في اورشليم وجعل الملك الفضة والذهب في اورشليم مثل الحجاره وجعل الارز كالجميس الذي في السهل في الكثر. وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر وجماعة تجار الملك اخذوا جليبة بثمن فاصعدوا واخرجوا من مصر المركبة بستمائة شاقل من الفضة والفرس بمائة وخمسين وهكذا لجميع ملوك الحثيين وملوك ارام كانوا يخرجون عن يدهم الاصحاح الثاني وامر سليمان ببناء بيت لاسم الرب وبيت لملكه واحصى سليمان سبعين الف رجل حمال وثمانين الف رجل نحات في الجبل ووكلاء عليهم ثلاثة الاف وستمئة وارسل سليمان الى حرام ملك سور قائلا كما فعلت مع داود ابي اذ ارسلت له ارزا ليبني له بيتا يسكن فيه فها انا ذا ابني بيتا لاسم الرب اله لاقدسه له لاوقد امامه بخورا عطرا ولخبز الوجوه الدائم وللمحرقات صباحا ومساء وللسبوت والاهلة ومواسم الرب الهنا هذا على اسرائيل الى الابد والبيت الذي انابانيه عظيم لان الهنا اعظم من جميع الاله ومن يستطيع ان يبني له بيتا لان السماوات وسماء السماوات لا تسعون ومن انا حتى ابني له بيتا الا للايقاد امامه فالان ارسل لي رجلا حكيما في صناعة الذهب والفضل والنحاس والحديد والارجوان والقرمز والاسمنجون ماهرا في النقش مع الحكماء الذين عندي في يهوذا وفي اورشليم الذين اعدهم داود وابي وارسل لي خشب ارز وسرو وصندل من لبنان لأني أعلم أن عبيدك ماهرون في قطع خشب لبنان وهو ذا عبيدي مع عبيدك وليعد لي خشبا بكثرة لأن البيت الذي ابنيه عظيم وعجيب ذا أعطي للقطعين القاطعين الخشبة عشرين ألف كر من الحنط طعاما لعبيدك وعشرين ألف كر شعيب وعشرين الف بث خم وعشرين الف بث زيت فقال حرام ملك سور بكتابة ارسلها الى سليمان لان الرب قد احب شعبه جعلك عليهم ملك وقال حرام مبارك الرب اله اسرائيل الذي صنع السماء والارض الذي اعطى داود الملك ابنا حكيما صاحب معرفة وفهم الذي يبني بيتا للرب وبيتا لملكه والان ارسلت رجلا حكيما صاحب فهم حرامى ابي ابن امرأة من بنات دان وابوه رجل سوري ماهر في صناعة الذهب والفضه والنحاس والحديد والحجارة والخشب والارجواني والاسمنجوني والكتان والقرمز ونقش كل نوع من النقش واختراع كل اختراع يلقى عليه مع حكمائك وحكماء سيدي داود ابيك والان الحنطة والشعير والزيت والخمر التي ذكرها سيدي فليرسلها لعبيدك ونحن نقطع خشبا من لبنان حسب كل احتياجك ونأتي به اليك ارماثا على البحر الى يافا وانت تصعده الى اورشليم وعد سليمان جميع الرجال الاجنبيين الذين في ارض اسرائيل بعد العد الذي عدهم اياه داود ابوه فوجدوا مئة وثلاثة وخمسين الفا فجعل منهم سبعين ألف حمال وثمانين ألف قطاع على الجبل وثلاثة آلاف وستمائة وكلاء لتشغيل الشعب الأصحاح الثالث وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أوروشالين في جبل المرية حيث طراء لداود أبيه حيث هيأ داود مكانا في بيضري أرنان اليابوسي وشرع في البناء في ثاني الشهر الثاني في السنة الرابعة لملكه وهذه أسسها سليمان لبناء بيت الله الطول بالذراع على القياس الأول ستون ذراعا والعرض عشرون ذراع والرواق الذي قدام الطول حسب عرض البيت عشرون ذراع وارتفاعه مئة وعشرون وغشاه من داخل بذهب خالص والبيت العظيم غشاه بخشب سرو غشاه بذهب خالص وجعل عليه نخيلا وسلاسل ورصع البيت بحضارة كريمة للجمال والذهب ذهب فروايم وغش البيت اخشابه واعتابه وحيطانه ومصارعه بذهب ونقش كروبيم على الحيطان وعمل بيت قدس الاقداس طوله حسب عرض البيت عشرون ذراع، وعرضه عشرون ذراع. وغشاه بذهب جيد ست وزن وكان وزن المسامير خمسين شاقلا من ذهب وغش العلالية بذهب وعمل في بيت قدس الاقداس كروبين صناعة الصياغة وغشاهما بذهب وأجنحة الكروبين طولها عشرون ذراع الجناح الواحد خمس أذرع. يمس حائط البيت والجناح الاخر خمس اذرع يمس جناح الكروب الاخر وجناح الكروب الاخر خمس اذرع يمس حائط البيت والجناح الاخر خمس اذرع يتصل بجناح الكروب الاخر واجنحة هذين الكروبين منبسطة عشرون ذراعا، وهما واقفان على ارجلهما ووجههما الى داخل وعمل الحجاب من اسمنجوني وارجوان وقرمز وكتان وجعل عليه كروبين وعمل امام البيت عمودين طولهما خمس وثلاثون ذراع والتاجان اللذان على رأسيهما خمس اذرع وعمل سلاسل كما في المحراب وجعلها على رأسي العمودين وعمل مئة رمانة وجعلها في السلاسل وأوقف العمودين أمام الهيكل واحدا عن اليمين وواحدا عن اليسار ودع اسم الأيمن ياكين واسم الأيصري بوعز الأصحاح الرابع وعمل مذبح نحاس طوله عشرون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وارتفاعه عشر اذرع وعمل البحر مسبوكا عشر اذرع من شفته الى شفته وكان مدورا مستديرا وارتفاعه خمس اذرع وخيط ثلاثون ذراعا يحيط بدائره وشبه قثاء تحته مستديره يحيط به على استدارته للذراع عشر تحيط بالبحر مستديرة والقثاء صفان قد سبكت بسبكه كان قائما على اثني عشر ثورا ثلاثة متجهة الى الشمال وثلاثة متجهة الى الغرب وثلاثة متجهة الى الجنوب وثلاثة متجهة الى الشرق والبحر عليها من فوق وجميع اعجازها الى داخل وغلظه شبر وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن يأخذ ويسع ثلاثة الاف بث وعمل عشر مراحض وجعل خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار للاغتسال فيه كانوا يغسلون فيها ما يقربونه محرقة والبحر لكي يغتسل فيه الكهن وعمل منائر ذهب عشرا كرسمها وجعلها في الهيكل خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار وعمل عشر موائد ووضعها في الهيكل خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار وعمل مئة منضحة من ذهب وعمل دار الكهنة والدار العظيمة ومصاريع الدار وغش مصاريعها بنحاس وجعل البحر الى الجانب الايمن الى الشرق من جهة الجنوب وعمل حرام القدور والرفوش والمناضح وانتهى حرام من عمل العمل الذي صنعه للملك سليمان في بيت الله العمودين وكرتي التاجين على رأسي العمودين والشبكتين لتغطية كرتي التاجين اللذين على رأسي العمودين والرمانات ال للشبكتين صفي رمان للشبكة الواحدة لتغطية كرتي التاجين الذين على العمودين وعمل القواعد وعمل المراحض على القواعد والبحر الواحد والاثني عشر ثورا تحته والقدورة والرفوش والمناشلة وكل آنيتها عملها للملك سليمان حرام أبي لبيت الرب من نحاس مجلي في غور الأردن سبكها الملك في ارض الخزف بين سكوت وسرد وعمل سليمان كل هذه الانيه كثيرة جدا لانه لم يتحقق وزن النحاس وعمل سليمان كل الانيه التي لبيت الله ومذبح الذهب والموائد وعليها خبز الوجوه والمنائر وسرجها لتتقد حسب المرسوم امام المحراب من ذهب خالص والازهارة والسرج والملاقط من ذهب وهو ذهب كامل والمقاص والمناضحه والصحون والمجامرة من ذهب خالص وباب البيت ومصاريعه الداخلية لقدس الأقداس ومصاريع بيت الهيكل من ذهب الاصحاح الخامس وكمل جميع العمل الذي عمله سليمان لبيت الرب وادخل سليمان اقداس داود ابيه والفضة والذهب وجميع الانيه جعلها في خزائن بيت الله حينئذ جمع سليمان شيوخ اسرائيل وكل رؤوس الاصباق رؤساء الاباء لبني اسرائيل إلى أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون فاجتمع إلى الملك جميع رجال إسرائيل في العيد الذي في الشهر السابع وجاء جميع شيوخ إسرائيل وحمل اللاويون التابوت وأصعدوا التابوت وخيمة الاجتماع مع جميع آنية القدس التي في الخيمة أصعدها الكهنة واللاويون والملك سليمان وكل جماعة إسرائيل المجتمعين إليه أمام التابوت كانوا يذبحون غنما وبقرا ما لا يحصى ولا يعد من القسرة وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس إلى تحت جناحي الكروبين وكان الكروبان باسطين اجنحتهما على موضع التابوت وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق وجذب العصي فتراءت رؤوس العصي من التابوت امام المحراب، ولم ترى خارجا وهي هناك الى هذا اليوم لم يكن في التابوت الا اللوحان اللذان وضعهما موسى في حريب حين عهد الرب بني اسرائيل عند خروجهم من مصر وكان لما خرج الكهنة من القدس لان جميع الكهنة الموجودين تقدسوا، لم تلاحظ الفرق واللاويون المغنون اجمعون اساف وهيمان ويدوثون وبنوهم واخوتهم لابسين كتانا بالصنوج والرباب والعدان واقفين شرقي المذبح ومعهم من الكهنة مئة وعشرون ينفخون في الابواق وكان لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتا بالابواق والصنوج وآلات الغناء والتسبيح للرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته أن البيت بيت الرب امتلأ سحابا ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الله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 الذي كلم بفمه داود ابي واكمل بيديه قائلا منذ يوم اخرجت شعبي من ارض مصر لم اختر مدينة من جميع اصباط اسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك ولا اخترت رجلا يكون رئيسا لشعبي اسرائيل بل اخترت اورشليم ليكون اسمي فيها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 الذي قطعه مع بني اسرائيل ووقف امام مذبح الرب تجاه كل جماعة اسرائيل وبسط يديه لان سليمان صنع منبرا من نحاس، وجعله في وسط الدار طوله خمس اذرع وعرضه خمس اذرع وارتفاعه ثلاث اذرع ووقف عليه ثم جثا على ركبتيه تجاه كل جماعة اسرائيل وبسط يديه نحو السماء وقال ايها الرب اله اسرائيل لا اله مثلك في السماء والارض حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين امامك بكل قلوبهم الذي قد حفظت لعبدك داود ابي ما كلمته به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 والان ايها الرب اله اسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود لانه هل يسكن الله حقا مع الانسان على الارض هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعه فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت فالتفت الى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إله واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت مهارا وليلا على الموضع الذي قلت إنك تضع اسمك فيه لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع واسمع تضرعات عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع واسمع انت من موضع سكناك من السماء واذا سمعت فاغفر ان اخطا احد الى صاحبه ووضع عليه حلف ليحلفه وجاء الحلف امام مذبحك في هذا البيت فاسمع انت من السماء واعمل وقضي بين عبيدك اذ تعاقب المذنبة فتجعل طريقه على رأسه وتبرر البارة اذ تعطيه حسب بره وان انكسر شعبك اسرائيل امام العدو لكونهم اخطأوا اليك ثم رجعوا واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا امامك نحو هذا البيت فاسمع انت من السماء واغفر خطية شعبك اسرائيل وارجعهم الى الارض التي اعطيتها لهم ولابائهم اذا اغلقت السماء ولم يكن مطر لكونهم اخطأوا اليك ثم صلوا في هذا المكان واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم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 او جراد او جردم او اذا حاصرهم اعداؤهم في ارض مدنهم في كل ضربة وكل مرض فكل صلاة وكل تضرع تكون من اي انسان كان او من كل شعبك اسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربته ووجعه فيبسط يديه نحو هذا البيت فاسمع انت من السماء مكان سكناك واغفر واعطي كل انسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه لانك انت وحدك تعرف قلوب بني البشر لكي يخافوك ويسيروا في طرقك كل الايام التي يحيون فيها على وجه الارض التي اعطيت لابائنا وكذلك الاجنبي الذي ليس هو من شعبك اسرائيل وقد جاء من ارض بعيدة من اجل اسمك العظيم ويدك القوية وذراعك المندودة فمتى جاءوا وصلوا في هذا البيت فاسمع انت من السماء مكان سقناك وافعل حسب كل ما يدعوك به الاجنبي لكي يعلم كل شعوب الارض اسمك فيخافوك كشعبك اسرائيل ولكي يعلموا ان اسمك قد دعي على هذا البيت الذي بنيت اذا خرج شعبك لمحاربة اعدائه في الطريق الذي ترسلهم فيه وصلوا اليك نحو هذه المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيت لاسمك فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم اذا اخطاوا اليك لانه ليس انسان لا يخطئ وغضبت عليهم ودفعتهم امام العدو وسباهم سابوهم الى ارض بعيدة او قريبة فاذا ردوا الى قلوبهم في الأرض التي يسبون اليها ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم قائلين قد أخطأنا وعوجنا وأذنبنا ورجعوا إليك من كل قلوبهم ومن كل أنفسهم في أرض سبيهم التي سبوهم إليها وصلوا نحو أرضهم التي أعطيتها لابائهم والمدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لاسمك فاسمع من السماء من مكان سكناك صلاتهم وتضرعاتهم واقضي قضاءهم واغفر لشعبك ما أخطأوا به اليك الان يا الهي لتكن عيناك مفتوحتين واذناك مصغيتين لصلاة هذا المكان والآن قم أيها الرب الاله إلى راحتك انت وتابوت الزكري كهنتك ايها الرب الاله يلبسون الخلاصة واتقياؤك يبتهجون بالخير ايها الرب الاله لا ترد وجه مسيحك اذكر مراحم داود عبدك الاصحاح السابع ولما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء واكلت المحرقة والذبائح وملأ مجد الرب البيت ولم يستطع الكهنة ان يدخلوا بيت الرب لان مجد الرب ملأ بيت الرب وكان جميع بني اسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت وخروا على وجوههم الى الارض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لانه صالح والى الابد رحمته ثم ان الملك وكل الشعب ذبحوا ذبائح امام الرب وذبح الملك سليمان ذبائح من البقر اثنين وعشرين الفا ومن الغنم مائة وعشرين الفا ودشن الملك وكل الشعب بيت الله وكان الكهنة واقفين على محارسهم واللاويون بآلات غناء الرب التي عملها داود الملك لأجل حمد الرب لأن إلى الأبد رحمته حين سبح داود به والكهنة ينفخون في الأبواق مقابلهم وكل إسرائيل واقف. وقدس سليمان وسط الدار التي امام بيت الرب لانه قرب هناك المحرقات وشحم ذبائح السلامة لان مذبح النحاس الذي عمله سليمان لم يكفي لان يسع المحرقات والتقدمات والشحم وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت سبعة ايام وكل اسرائيل معه وجمهور عظيم جدا من مدخل حمات الى وادي مصر وعملوا في اليوم الثامن اعتكافا لانهم عملوا تدشين المذبح سبعة ايام والعيدة سبعة ايام وفي اليوم الثالث والعشرين من الشهر السابع صرف الشعب الى خيامهم فرحين وطيب القلوب لاجل الخير الذي عمله الرب لداودة ولسليمان ولاسرائيل شعب واكمل سليمان بيت الرب وبيت الملك وكلما خطر ببال سليمان ان يعمله في بيت الرب وفي بيته نجح فيه وتراء الرب لسليمان ليلا وقال له قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيح ان اغلقت السماء ولم يكن مطر. وان امرت الجراد ان يأكل الارض وان ارسلت وَبَأً على شعبي فاذا تواضع شعبي الذين دع يسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردي فانني اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرئ ارضهم الان عيناي تكونان مفتوحتيني وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك وعملت حسب كل ما أمرتك به وحفظت فرائضي وأحكامي فاني اثبت كرسي ملكك كما عاهدت داود اباك قائلا لا يعدم لك رجل يتسلط على اسرائيل ولكن ان انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها امامكم وذهبتم وعبدتم الهه اخرى وساجدتم لها فاني اقلعهم من ارضي التي اعطيتهم اياها وهذا البيت الذي قدسته لاسمي اطرحه من امامي واجعله مثلا وهزئة في جميع الشعوب. وهذا البيت الذي كان مرتفعا كل من يمر به يتعجب ويقول لماذا عمل الرب هكذا لهذه الارض ولهذا البيت فيقولون من اجل انهم تركوا الرب اله ابائهم الذي أخرجهم من أرض مصر وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها لذلك جلب عليهم كل هذا الشر الأصحاح الثامن وبعد نهاية عشرين سنة بعد أن بنى سليمان بيت الرب وبيته. بنى سليمان المدن التي أعطاها حرام لسليمان، وأسكن فيها بني إسرائيل. وذهب سليمان إلى حمات صوبة، وقوي عليه. وبنى تدمر في البري، وجميع مدن المخازن التي بناها في حمات. وبنى بيت حورون العليا، وبيت حورون السفلى. مدنا حصينة باسوار وأبواب وعوارض وبعلى وكل مدن المخازن التي كانت لسليمان وجميع مدن المركبات ومدن الفرسان وكل مرغوب سليمان الذي رغب أن يبنيه في اورشليم وفي لبنان وفي كل أرض سلطانه أما جميع الشعب الباقي من الحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين الذين ليسوا من اسرائيل من بنيهم الذين بقوا بعدهم في الارض الذين لم يفنهم بنو اسرائيل فجعل سليمان عليهم سخرة الى هذا اليوم واما بنو اسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا لشغله لانهم رجال القتال ورؤساء قواده ورؤساء مركباته وفرسانه وهؤلاء رؤساء الموكلين الذين للملك سليمان مئتان وخمسون المتسلطون على الشعب وأما بنت فرعون فأصعدها سليمان من مدينة داود إلى البيت الذي بناه لها لأنه قال لا تسكن امرأة لي في بيت داود ملك إسرائيل لأن الأماكن التي دخل إليها تابوت الرب إنما هي مقدسة حينئذ أصعد سليمان محرقات للرب على مذبح الرب الذي بناه قدام الرواق أمر كل يوم بيومه من المحرقات حسب وصية موسى في السبوت والاهله والمواسم ثلاث مرات في السنة في عيد الفطير وعيد الاسابيع وعيد المضار واوقف حسب قضاء داود ابيه فرق الكهنة على خدمتهم واللاويين على حراساتهم للتسبيح والخدمة امام الكهنة عمل كل يوم بيومه والبوابين حسب فرقهم على كل باب لأنه هكذا هي وصية داود رجل الله ولم يحيد عن وصية الملك على الكهنة واللاويين في كل أمر وفي الخزائن فتهيأ كل عمل سليمان إلى يوم تأسيس بيت الرب وإلى نهايته فكمل بيت الرب حينئذ ذهب سليمان إلى عصيون جابر وإلى أيلة على شاطئ البحر في ارض ادون وارسل له حرام بيد عبيده سفنا وعبيدا يعرفون البحر فاتوا مع عبيد سليمان الى اوفير واخذوا من هناك اربعمائة وخمسين وزنة ذهب واتوا بها الى الملك سليمان الاصحاح التاسع وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان فاتت لتمتحن سليمان بمسائل الى اورشليم بموكب عظيم جدا وجمال حاملة اطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة فاتت الى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبه فاخبرها سليمان بكل كلامه ولم يخفى عن سليمان أمر إلا وأخبرها به فلما رأت ملكة سبا حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسه وسقاته وملابسه ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب لم تبق فيها روح بعد فقالت للملك صحيح الخبر الذي سمعته في ارضي عن امورك وعن حكمتك ولم اصدق كلامه حتى جئت وابصرت عيناي فهوذا لم اخبر بنصف كثرة حكمتك زدت على الخبر الذي سمعته فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك دائما والسامعين حكمتك ليكن مباركاً الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكاً للرب إلهك لأن إلهك أحب إسرائيل ليثبته إلى الأبد قد جعلك عليهم ملكاً لتجري حكماً وعدلاً وأهدت للملك مئة وعشرين وزنة ذهب. وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمه ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي أهدته ملكة سبا للملك سليمان وكذا عبيد حرام وعبيد سليمان الذين جلبوا ذهبا من أفير أتوا بخشب الصندل وحجارة كريمه وعمل الملك خشب الصندل درجا لبيت الرب وبيت الملك واعوادا وربابا ولم يرى مثلها قبل في ارض يهود واعطى الملك سليمان ملكة سبا كل مشتهاها الذي طلبت فضلا عما اتت به الى الملك فانصرفت وذهبت الى ارضها هي وعبيدها وكان وزن الذهب الذي جاء سليمان في سنة واحدة ست مائة وستة وستين وزنة ذهب فضلا عن الذي جاء به التجار والمستبدعون وكل ملوك العرب وولاة الارض كانوا يأتون بذهب وفضة الى سليمان وعمل الملك سليمان مائتي ترس من ذهب مطرق خص الترس الواحدة ست مائة شاقل من الذهب المطرق وثلاثمائة مجن من ذهب مطرق خص المجن الواحدة ثلاثمائة شاقل من الذهب وجعلها الملك في بيت وعر لبنان وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب خالص وللكرسي ست درجات وللكرسي موطئ من ذهب كلها متصلة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 وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص لم تحسب الفضة شيئا في أيام سليمان لأن سفن الملك كانت تسير إلى ترشيش مع عبيد حرام وكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ثلاث سنين حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس فتعظم الملك سليمان على كل ملوك الارض في الغنى والحكم وكان جميع ملوك الارض يلتمسون وجه سليمان ليسمعوا حكمته التي جعلها الله في قلبه وكانوا يأتون كل واحد بهديته بانيه فضة وانية ذهب وحلل وسلاح واطياب وخيل وبغال سنة فسنة وكان لسليمان أربعة آلاف مذود خيل ومركبات واثنى عشر ألف فارسا فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في اورشليم وكان متسلطا على جميع الملوك من النهر إلى أرض الفلسطينيين وإلى تخوم مصر وجعل الملك الفضة في اورشليم مثل الحجار وجعل الارز مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة وكان مخرج خيل سليمان من مصر ومن جميع الاراضي وبقية امور سليمان الاولى والاخيره اما هي مكتوبة في اخبار ناثان النبي وفي نبوة اخي الشيلون. وفي رؤى يعد الرائي على يربعام ابن نبط وملك سليمان في اورشليم على كل اسرائيل اربعين سنة ثم اتجع سليمان مع ابائه فدفنوه في مدينة داود ابيه وملك رحبعام ابنه عوضا عنه الاصحاح العاشر وذهب رحبعام الى شكيم لانه جاء الى شكيم كل اسرائيل ليملكوه ولما سمع يربعام ابن نباط وهو في مصر حيث هرب من وجه سليمان الملك رجع يربعام من مصر فارسلوا ودعوه فاتى يربعام وكل اسرائيل وكلموا رحبعام قائلين إن أباك قص نيرنا فالآن خفف من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدم فقال لهم ارجعوا إلي بعد ثلاثة ايام فذهب الشعب فاستشار الملك رحب عام الشيوخ الذين كانوا يقفون أمام سليمان أبيه وهو حي قائلا كيف تشيرون ان ارد جوابا على هذا الشعب فكلموه قائلين ان كنت صالحا نحو هذا الشعب وارضيتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الايام فترك مشورة الشيوخ التي اشاروا بها عليه واستشار الاحداث الذين نشأوا معه ووقفوا امامه وقال له بماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على الشعب الذين كلموني قائلين خفف من النير الذي جعله علينا أبوك فكلمه الأحداث الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول للشعب الذين كلموك قائلين إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخفف عنه هكذا تقول له إن خنصري أغلظ من متني أبي والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم أبي أدبكم بالصياط وأما أنا فبالعقار فجاء يربعام وجميع الشعب إلى رحب عام في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائلا ارجعوا إلي في اليوم الثالث فأجابهم الملك بقساوة، وترك الملك رحب عام مشورة الشيوخ، وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا أبي ثقلني نيركم وأنا أزيد عليه. أبي أدبكم بالصياط وأما أنا فبالعقار. ولم يسمع الملك للشعب، لأن السبب كان من قبل الله. لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عن يد اخي الشيلوني الى يربعام ربعام ابن نباط فلما رأى كل اسرائيل ان الملك لم يسمع لهم جاوب الشعب الملك قائلين اي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن يس؟ كل واحد الى خيمته يا اسرائيل الان انظر الى بيتك يا داود وذهب كل اسرائيل الى خيامهم واما بنو اسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام ثم ارسل الملك رحبعام هدرام الذي على التسخير فرجمه بنو اسرائيل بالحجارة فمات فبادر الملك رحبعام وصعد الى المركبة ليهرب الى اورشليم فعصى اسرائيل بيت داود الى هذا اليوم الاصحاح الحادي عشر ولما جاء رحبعام الى اورشليم جمع من بيت يهوذا وبنيامين وثمانين الف مختار محارب ليحارب اسرائيل ليرد الملك الى رحبعام وكان كلام الرب الى شمعيا رجل الله قائلا كلم رحبعام ابن سليمان ملك يهودا وكل اسرائيل في يهوذا وبنيامين قائلة هكذا قال الرب لا تصعدوا ولا تحاربوا اخوتكم ارجعوا كل واحد الى بيته لانه من قبلي صار هذا الامر فسمعوا لكلام الرب ورجعوا عن الذهاب ضد يربعام واقام رحبعام في اورشليم وبنى مدنا للحصار في يهوذا فبنى بيت لحم وعيطان وتقوع وبيت صور وسوكو وعدلان وجد ومريشه وزيف وأدرايم ولخيش وعزيق وصرع، وأيلون وحبرون التي في يهود وبنيامين مدنا حصينا وشدد الحصون وجعل فيها قوادا وخزائن مأكل وزيت وخمر واطراسا في كل مدينة ورماحا وشددها كثيرا جدا وكان له يهوذى وبنيامين والكهنة واللاويون الذين في كل اسرائيل مثلوا بين يديه من جميع تخومهم لأن اللاويين تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا وأورشليم لأن يربعام وبنيه رفضوهم من أن يكهنوا للرب وأقام لنفسه كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل وبعدهم جاء إلى أورشليم من جميع أسباط إسرائيل الذين وجهوا قلوبهم الى طلب الرب اله اسرائيل ليذبحوا للرب اله ابائهم وشددوا مملكة يهوذا وقووا رحب عام ابن سليمان ثلاث سنين لانهم صاروا في طريق داود وسليمان ثلاث سنين واتخذ رحب عام لنفسهم رأة محلة بنت ياريموث ابن داود وابي حايل بنت الياب بن يس، فولدت له بنين يعوش وشمريا وزاهن ثم بعدها أخذ معك بنت ابشالوم فولدت له ابيه وعتاي وزيزه وشلوميث واحبر حبعام معك بنت ابشالوم اكثر من جميع نسائه وسراريه لانه اتخذ ثمانية عشرة امرأة وستين سريه وولد ثمانية وعشرين ابنا وستين ابنا واقام رحب عام ابي ابن معك رأسا وقائدا بين اخوته لكي يملكه وكان فهيما وفرق من كل بنيه في جميع اراضي يهوذا وبنيامين في كل المدن الحصينة واعطاهم زادا بكثرة وطلب نساء كثير الأصحاح الثاني عشر ولما تثبتت مملكة رحب وتشددت ترك شريعة الرب هو وكل اسرائيل معه وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر على اورشليم لأنهم خانوا الرب بألف ومائتي مركبة وستين ألف فارس ولم يكن عدد للشعب الذين جاءوا معه من مصر لوبيين وسكيين وكوشيين وأخذ المدن الحصينة التي ليهوذا واتى الى اورشليم فجاء شمعي النبي الى راحبعام ورؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في اورشليم من وجه شيشق وقال لهم هكذا قال الرب انتم تركتموني وانا ايضا تركتكم ليد شيشق فتذلل رؤساء اسرائيل والملك وقالوا بار هو الرب فلما رأى الرب أنهم تذللوا كان كلام الرب إلى شمعيا قائلا قد تذللوا فلا أهلكهم بل أعطيهم قليلا من النجات، ولا ينصب غضبي على أورو شليمة بيد شيشك لكنهم يكونون له عبيدا ويعلمون خدمتي وخدمة ممالك الأراضي فصعد شيشق ملك مصر على اورشليم وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك أخذ الجميع وأخذ أطراس الذهب التي عملها سليمان فعمل الملك رحب عام عوضا عنها أطراس نحاس وسلمها إلى أيدي رؤساء السعات الحافظين باب بيت الملك وكان اذا دخل الملك بيت الرب يأتي السعات ويحملونها ثم يرجعونها الى غرفة السعات ولما تذلل ارتد عنه غضب الرب فلم يهلكه تماما وكذلك كان في يهوذا امور حسب فتشدد الملك رحب عام في اورشليمة وملك لان رحب عام كان ابن احدا واربعين سنة حين ملك وملك سبع عشرة سنة في اورشليم المدينة التي اختارها الرب ليضع اسمه فيها دون جميع اصباط اسرائيل واسم امه نعمة العموني، وعمل الشر لانه لم يهيئ قلبه لطلب الرب وأمور رحب عام الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في أخبار شمعي النبي وعد الرائي عن الانتساب وكانت حروب بين رحب عام, ويرب عام كل الأيام ثم الطجع رحب عام مع آبائه ودفن في مدينة داود وملك أبي ابنه عوضا عنه الأصحاح الثالث عشر في السنة الثامنة عشرة للملك يا ملك أبيا على يهود ملك ثلاث سنين في اورشليم واسم أمه ميخايا بنت أورئيل من جبع وكانت حرب بين أبي ويا ربعان وابتدأ أبيا في الحرب بجيش من جبابرة القتال أربعمائة ألف رجل مختار ويا ربعام مصطفى لمحاربته بثمانمائة ألف رجل مختار جبابره بأس وقام ابي على جبل سمرايم الذي في جبل أفرايم وقال اسمعوني يا يربعام وكل إسرائيل أما لكم أن تعرفوا أن الرب إله اسرائيل اعطى الملك على اسرائيل لداود الى الابد ولبنيه بعهد ملح فقام يربعام بن نباط عبد سليمان بن داود وعصى سيده فاجتمع اليه رجال بطالون بنوا بل وتشددوا على رحبعام بن سليمان وكان رحبعام فتى رقيق القلب فلم يثبت امامه والان انتم تقولون انكم تثبتون امام مملكه الرب بيد بني داود وانتم جمهور كثير ومعكم عقول ذهب قد عملها يربعام لكم الهه اما طردتم كهنه الرب بني هارون واللاويين وعملتم لانفسكم كهنه كشعوب الاراضي كل من أتى ليملأ يده بثور ابن بقر وسبعة كباش صار كاهنا للذين ليسوا آلها وأما نحن فالرب هو إلى هنا ولم نتركه والكهنة الخادمون الرب هم بنو هارون واللاويون في العمل ويوقدون للرب محرقات كل صباح ومساء. وبخور أطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة ومنارة الذهب وسرجها للإيقاد كل مساء لأننا نحن حارسون حراسة الرب إلى هنا وأما أنتم فقد تركتموه وهو ذا معنى الله رئيسا وكهنته وأبواق الهتاف للهتاف عليكم فيا بني إسرائيل لا تحاربوا الرب إله آبائكم لأنكم لا تفلحون ولكن يا جعل الكمين يدور ليأتي من خلفهم فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفهم فالتفت يهوذا وإذا الحرب عليهم من قدام ومن خلف فصرخوا إلى الرب وبوق الكهنة بالأبواق وهتف رجال يهوذا ولما هتف رجال يهوذا ضرب الله ياربعامه وكل اسرائيل امام ابي ويهوذا فانهزم بنو اسرائيل من امام يهوذا ودفعهم الله ليدهم وضربهم ابي وقومه ضربه عظيمه فسقط قتلى من اسرائيل خمسمائه الف رجل مختار فذل بنو اسرائيل في ذلك الوقت وتشجع بنو يهوذا لانهم اتكلوا على الرب اله ابائهم وطارد ابيه ياربعام واخذ منه مدنا بيت ايل وقراها ويشان وقراها وعفرون وقراها ولم يقوى ياربعام بعد في ايام ابيه فضربه الرب وماء وتشدد أبي واتخذ لنفسه أربع عشرة امرأة وولد اثنين وعشرين ابنا وست عشرة بنت وبقية أمور أبي وطرقه وأقواله مكتوبة في مدرس النبي عده الأصحاح الرابع عشر ثم اتجع أبي مع آبائه فدفنوه في مدينة داود وملك آسى ابنه عوضا عنه في أيامه استراحت الأرض عشر سنين وعمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إلهه ونزع المذابح الغريبة والمرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصيه ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس واستراحت المملكة أمامه وبنى مدنا حصينة في يهوذا لان الأرض استراحت ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لأن الرب أراحه وقال اليهود لنبني هذه المدن ونحوطها بأسوار وأبراج وأبواب وعوارض ما دامت الأرض أمامنا لأننا قد طلبنا الرب إلى هنا طلبناه فأراحنا من كل جهة فبنوا ونجحوا وكان لآس جيش يحملون اتراسا ورماح. من يهوذا ثلاثمائة ألف ومن بنيامين من الذين يحملون الأطراس ويشدون القسية مئتان وثمانون ألف كل هؤلاء جبابرة بأس فخرج إليهم زارح الكوشي بجيش ألف ألف وبمركبات ثلاثمائة وأتى إلى مريشة وخرج آسى للقائه واصطفوا للقتال في وادي صفاطة عند مريشة ودعا آسى الرب الهه وقال أيها الرب ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة فساعدنا أيها الرب إلى هنا لأننا عليك التكلنة وباسمك قدمنا على هذا الجيش أيها الرب أنت إلى هنا لا يقوى عليك إنسان فضرب الرب الكوشيين أمام آسا وأمام يهوذا فهرب الكوشيون وطردهم آسا والشعب الذي معه إلى جرار، وسقط من الكوشيين حتى لم يكن لهم حي لأنهم انكسروا أمام الرب وأمام جيشه فحملوا غنيمة كثيرة جدا وضربوا جميع المدن التي حول جرار لأن رعب الرب كان عليهم ونهبوا كل المدن لأنه كان فيها نهب كثير وضربوا أيضا خيام الماشيه وساقوا غنما كثيرا وجمالا ثم رجعوا إلى اورشليم الاصحاح الخامس عشر وكان روح الله على عزاريا بن عوديت فخرج للقاء اسا وقال له اسمعوا لي يا اسا وجميع يهوذا وبنيامين الرب معكم ما كنتم معه وان طلبتموه يوجد لكم وان تركتموه يترككم ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق وبلا كاهن معلم وبلا شريعة ولكن لما رجع عندما تضايقوا إلى الرب إله إسرائيل وطلبوه وجد له وفي تلك الأزمان لم يكن أمان للخارج ولا للداخل لأن اضطرابات كثيرة كانت على كل سكان الأراضي فأفنية أمة بأمة ومدينة بمدينة لأن الله أزعجهم بكل ضيق فتشددوا أنتم ولا ترتخي أيديكم لأن لعملكم أجر فلما سمع آسى هذا الكلام ونبوة عوديد النبي تشدد ونزع الرجاسات من كل أرض يهودا وبنيامين ومن المدن التي أخذها من جبل أفرايم وجدد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب وجمع كل يهوذ وبنيامين والغرباء معهم من أفرايم ومنسة ومن شمعون لأنهم سقطوا إليه من إسرائيل بكثر حين رأوا أن الرب إلهه معهم فاجتمعوا في اورشليم في الشهر الثالث في السنة الخامسة عشرة لملك آسة وذبحوا للرب في ذلك اليوم من الغنيمة التي جلبوا مئة من البقر وسبعة آلاف من الضق ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله آبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم حتى ان كل من لا يطلب الرب اله اسرائيل يقتل من الصغير الى الكبير من الرجال والنساء وحلفوا للرب بصوت عظيم وهتاف وبابواق وقرون وفرح كل يهود من اجل الحلف لانهم حلفوا بكل قلوبهم وطلبوه بكل رضاهم فوجد لهم وأراحهم الرب من كل جهة. حتى إن معك ام آس الملك خلعها من أن تكون ملكته، لأنها عملت لسارية تمثالا، وقطع آسا تمثالها ودقه وأحرقه في وادي قدرون. وأما المرتفعات فلم تنزع من إسرائيل، إلا أن قلب آس كان كاملا كل أيامه. وأدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الله من الفضة والذهب والآنين ولم تكن حرب إلى السنة الخامسة والثلاثين لملك اسا الأصحاح السادس عشر في السنة السادسة والثلاثين لملك آسة صعد بعشة ملك اسرائيل على يهود وبنى الرامة لكي لا يدع احدا يخرج او يدخل الى آسة ملك يهود واخرج آسة فضة وذهبا من خزائن بيت الرب وبيت الملك وارسل الى بن هدد ملك ارام الساكن في دمشق قائلا إن بيني وبينك وبين أبي وأبيك عهدا هوذا قد أرسلت لك فضة وذهبا فتعال انقض عهدك مع بعشى ملك اسرائيل فيصعد عنه فسمع بن هدد للملك آسى وأرسل رؤساء الجيوش التي له على مدن إسرائيل فضربوا عيون ودان وآبا للمياه وجميع مخازن مدن نفتال فلما سمع بعشة كف عن بناء الرامة وترك عمله، فاخذ آس الملك كل يهوذا فحملوا حجارة الرامة واخشابها التي بنا بها بعشة وبنى بها جبع والمصفاه وفي ذلك الزمان جاء حنان الرائي الى آسى ملك يهودا وقال له من اجل انك استندت على ملك ارام ولم تستند على الرب إلهك لذلك قد نجا جيش ملك ارامة من يدك ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا فمن أجل أنك استندت على الرب دفعهم ليدك لأن عيناي الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه فقد حمقت في هذا حتى انه من الان تكون عليك حروب فغضب آسا على الرائي ووضعه في السجن لانه طاظ منه من اجل هذا وضايق آسا بعضا من الشعب في ذلك الوقت وامور آسا الاولى والاخيرة ها هي مكتوبة في سفر الملوك ليهوذا واسرائيل ومرض آس في السنة التاسعة والثلاثين من ملكه في رجليه حتى اشتد مرضه وفي مرضه ايضا لم يطلب الرب بل الاطباء ثم اتجع آسا مع ابائه ومات في السنة الحادية والاربعين لملكه فدفنوه في قبوره التي حفرها لنفسه في مدينة داود واضجعوه في سرير كان مملوا اطيابا واصنافا عطرة حسب صناعة العطار واحرقوا له حريقة عظيمة جدا الاصحاح السابع عشر وملك ياه شفاط ابنه عوضا عنه وتشدد على اسرائيل وجعل جيشا في جميع مدن يهوذا الحصينة وجعل وكلاء في ارض يهوذا وفي مدن افرايم التي اخذها اسى ابوه وكان الرب مع يهوشفاط لانه صار في طرق داود ابيه الاولى ولم يطلب البعليم ولكنه طلب اله ابيه وصار في وصاياه لا حسب اعمال إسرائيل فثبت الرب المملكة في يده وقدم كل يهوذا هدايا ليهو شفا وكان له غنا وكرامة بكسر وتقوى قلبه في طرق الرب ونزع ايضا المرتفعات والسواريا من يهود وفي السنة الثالثة لملكه ارسل الى رؤسائه الى بن حائل وعبدية وزكريا وميخايا ان يعلموا في مدن يهود ومعهم اللاويون شمعية ونثنية وزبديا وعسائيل وشم رموث وادونيه وطوبيه وطوبية وطوب ادونيه اللاويون ومعهم الي شمع وياهرام الكاهنان فعلموا في يهودا ومعهم سفر شريعة الرب وجالوا في جميع مدن يهوذا وعلموا الشعب وكانت هيبة الرب على جميع ممالك الاراضي التي حول يهوذا فلم يحاربوا يهوشفات وبعض الفلسطينيين اتوا يهوشفات بهدايا وحمل فضة والعربان ايضا اتوه بغنم من الكباش سبعة الاف وسبعمائة ومن التيوس سبعة الاف وسبعمائة وكان ياهو يتعظم جدا وبنى في يهوذا حصونا ومدن مخازن وكان له شغل كثير في مدن يهوذا ورجال حرب جبابرة بأس في اورشالين وهذا عددهم حسب بيوت آبائهم من يهوذا رؤساء ألوف عدنة الرئيس ومعه جبابرة بأس ثلاثمائة ألف وبجانبه ياهناثان الرئيس ومعه مئتان وثمانون ألف وبجانبه عمسي بن زكري المنتدب للرب ومعه مئتاء ألف جبار بأس ومن بن يامين جبار بأس ومعه من المتسلحين بالقسي والاطراس مئتا الف وبجانبه ياه ومعه مئة وثمانون الفا متجردون للحرب هؤلاء خدام الملك فضلا عن الذين جعلهم الملك في المدن الحصينة في كل يهودا الاصحاح الثامن عشر وكان له شفاة غنا وكرامة بكثرة وصاهر اخاه ونزل بعد سنين الى اخاب الى السامر فذبح اخاب غنما وبقرا بكثرة له وللشعب الذي معه واغواه ان يصعد الى راموت جلعاد وقال اخاب ملك اسرائيل ليه شفاط ملك يهودا اتذهب معي الى راموت جلعاد وقال له مثلي مثلك وشعبي كشعبك ومعك في القتال ثم قال يهو شفاط لملك اسرائيل اسال اليوم عن كلام الرب فجمع ملك اسرائيل الانبياء اربعمائة رجلا وقال لهم انذهب الى راموت جلعاد للقتال ام امتنى فقال اصعد فيدفعها الله ليد الملك فقال ياهو شفاق اليس هنا ايضا نبي للرب فنسال منه فقال ملك اسرائيل ليهو بعد رجل واحد لسؤال الرب به ولكنني ابغضه لانه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا كل ايامه وهو ميخ بن يمنه فقال ياهو لا يقل الملك هكذا فدعا ملك اسرائيل خصيا وقال اسرع بميخة بن يملة وكان ملك اسرائيل وياهوشافاط شافاط ملك يهودا جالسين كل واحد على كرسيه لابسين ثيابهما وجالسين في ساحة عند مدخل باب السامرة وجميع الانبياء يتنبؤون امامهما وعمل صدقي ابن كنعان لنفسه قرون حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الاراميين حتى يفنوا. وتنبأ جميع الانبياء هكذا قائلين اصعد الى راموت جلعاد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك واما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخة فكلمه قائلا هو ذا كلام جميع الانبياء بفم واحد خير للملك فليكن كلامك كواحد منهم وتكلم بخير فقال ميخا حي هو الرب إن ما يقوله الهي فبه اتكلم ولما جاء الى الملك قال له الملك يا ميخا انا اذهب الى راموتج للقتال ام امتنع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 فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال أنا أغويه فقال له الرب بماذا فقال أخرج وأكون لروحي كذب في أفواه جميع أنبياء فقال أنك تغويه وتقتدر فاخرج وفعل هكذا والآن هوذا قد جعل الرب روح كذبا في افواه انبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بشر فتقدم صدقي ابنك عنه وضرب ميخا على الفك وقال من اي طريق عبر روح الرب مني ليكلمك فقال ميخا انك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع الى مخدع لتختبئ فقال ملك اسرائيل خذوا ميخا وردوه الى امون رئيس المدينة والى يؤاش ابن الملك وقولوا هكذا يقول الملك ضعوا هذا في السجن واطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى ارجع بسلام فقال ميخا ان رجعت رجوعا بسلام فلم يتكلم الرب بي وقال اسمعوا ايها الشعوب اجمعوه فصعد ملك اسرائيل وياهوشافاط ملك يهوذا الى راموك جلعان وقال ملك اسرائيل لياهوشافاط اني اتنكر وادخل الحرب واما انت فالبس ثيابك فتنكر ملك اسرائيل ودخلال الحرب وامر ملك ارامة رؤساء المركبات التي له قائلة لا تحارب صغيرا ولا كبيرا الا ملك اسرائيل وحده فلما رأى رؤساء المركبات ياهو قالوا انه ملك اسرائيل فحاوتوه للقتال فصرخ ياهو وساعده الرب وحولهم الله عنه فلما رأى رؤساء المركبات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 مقابل ارام إلى المساء ومات عند غروب الشمس الاصحاح التاسع عشر ورجع ياهوشافاط ملك يهوذا الى بيته بسلام الى أورشليم، وخرج للقائه ياهو بن حنان الرائي وقال للملك ياه شفاة اتساعد الشريرة وتحب مبغض الرب فلذلك الغضب عليك من قبل الرب غير انه وجد فيك امور صالحة لانك نزعت السواري من الارض وهيأت قلبك لطلب الله واقام ياه في اورشليم ثم رجع وخرج ايضا بين الشعب من بئر سبعة الى جبل افراي وردهم الى الرب اله ابائهم واقام قضاة في الارض في كل مدن يهوذا المحصنة في كل مدينة فمدينة وقال للقضاة انظروا ما انتم فاعلون لانكم لا تقضون للانسان بل للرب وهو معكم في امر القضاء والآن لتكن هيبة الرب عليكم احذروا وافعلوا لانه ليس عند الرب الهنا ظلم ولا محابات ولا ارتشاء وكذا في اورشليم اقام ياهو شفاط من اللويين والكهنة ومن رؤوس اباء اسرائيل لقضاء الرب والدعاوة ورجعوا الى اورشليم وامرهم قائلا هكذا تفعلون بتقوى الرب بامانه وقلب كامل وفي كل دعوة تأتي اليكم من اخوتكم الساكنين في مدنهم بين دم ودم بين شريعة ووصيه من جهة فرائض او احكام حذروهم فلا يأثموا الى الرب فيكون غضب عليكم وعلى اخوتكم هكذا فعلوا فلا تأثموا وهوذا ذا الكاهن الرأس عليكم في كل امور الرب وزبدي ابن يشمعي الى الرئيس على بيت يهودا في كل امور الملك والعرفاء اللاويون امامكم تشددوا وافعلوا وليكن الرب مع الصالح الاصحاح العشرون ثم بعد ذلك اتى بنو مؤابه وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهوشافاط للمحاربه فجاء اناس واخبروا يهوشافاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من ارام وها هم في حصون طمار هي عين جدل فخاف ياهو وجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهود واجتمع يهودا ليسالوا الرب جاءوا ايضا من كل مدن يهودا ليسألوا الرب فوقف ياهو في جماعة يهودا وارشالين في بيت الرب امام الدار الجديد وقال يا رب اله ابائنا أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين اذا جاء علينا شر سيف قضاء او وبأ أو جوع ووقفنا أمام هذا البيت وامامك لان اسمك في هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتخلصه والآن هوذا بنو عمون ومؤاب وجبل ساعير الذين لم تدع اسرائيل يدخلون اليهم حين جاءوا من ارض مصر بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم فهوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا اياه يا الهنا اما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم وإن يحذئ ابن زكريا ابن بنايا ابن يعئيل ابن متني اللاوي من بني اساف كان عليه روح الرب في وسط الجماعه فقال اصغوا يا جميع يهوذا وسكان اورشليم وايها الملك يا هشفاء هكذا قال الرب لكم لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير لان الحرب ليست لكم بل لله غدا ننزل عليها هوذا هم صاعدون في عقبة سيس فتجدوهم في أقصى الوادي أمام برية يرؤيل ليس عليكم أن تحاربوا في هذه قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا وأوروشاليم لا تخافوا ولا ترتاعوا غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم فخر ياهو لوجهه على الارض وكل يهود وسكان أورشليم سقطوا امام الرب سجودا للرب فقام اللاويون من بني القهاتيين ومن بني القورحيين ليسبحوا الرب اله اسرائيل بصوت عظيم جدا وبكروا صباحا وخرجوا إلى برية تقوع وعند خروجهم وقف يا هشافاط وقال اسمعوا يا يهوذا وسكان اورشليم امنوا بالرب الهكم فتامنوا امنوا بانبيائه فتفلحوا ولما استشار الشعب اقام مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم امام المتجردين وقائلين احمدوا الرب لان الى الابد رحمته ولما ابتدؤوا في الغناء والتسبيح جعل الرب اكمنه على بني عمون ومؤاب وجبل ساعير الاتين على يهوذا فانكسر وقام بنو عمون ومؤاب على سكان جبل ساعير ليحرموهم ويهلكوهم ولما فرغوا من سكان ساعير ساعد بعضهم على اهلاك بعض ولما جاء يهوذا الى المرقب في البرية تطلعوا نحو الجمهور واذا هم جثث ساقطة على الارض ولم ينفلت احد فاتياه شفاط وشعبه لنهب اموالهم فوجدوا بينهم اموالا وجثثا وامتعة سمينة بكثرة فاخذوها لانفسهم حتى لم يقدروا ان يحملوها وكانوا ثلاثة ايام ينهبون الغنيمة لانها كانت كثير. وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة لانهم هناك بارك الرب لذلك دعوا اسم ذلك المكان، وادي بركة الى اليوم ثم ارتد كل رجال يهوذا وارشاليمة وياه شفاط برأسهم ليرجعوا الى اوروشاليمة بفرح لان الرب فرحهم على اعدائهم ودخلوا اوروشاليمة بالرباب والعيدان والابواق الى بيت الرب وكانت هيبة الله على كل ممالك الاراضي حين سمعوا ان الرب حارب اعداء اسرائيل واستراحت مملكة ياه وأراحه إلهه من كل جهن وملك ياه شفاط على يهوذا كان ابن خمس وثلاثين سنة حين ملك وملك خمس وعشرين سنة في أورشليم، واسم أمه عزوبة بنت شل وصار في طريق أبيه آسا ولم يحد عنه إذ عمل المستقيم في عيني الرب الا ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب لم يعد بعد قلوبهم لإله آبائهم وبقية أمور ياهو شفات الاولى والأخيرة ها هي مكتوبة في اخبار ياهو بن حناني المذكور في سفر ملوك اسرائيل ثم بعد ذلك اتحد ياهو ملك يهوذا مع اخزيا ملك اسرائيل الذي أساء في عمله فاتحد معه في عمل سفن تسير إلى ترشيش فعملا السفن في عسيون جابر وتنبأ علي عزر ابن دودواه من مريشة على شفاة قائلة لانك اتحتت مع اخزي قد اقتحم الرب اعمالك فتكسرت السفن ولم تستطع السير الى ترشيش الاصحاح الحادي والعشرون واتجع مع ابائه فدفن مع ابائه في مدينة داود وملك ياهرام ابنه عوضا عنه وكان له اخوه بنو ياهو شفاط عزريا ويحيئيل وزكريا وعزرياهو وميخائيل وشفاطيا كل هؤلاء بنوا ياهو شفاط ملك اسرائيل واعطاهم ابوهم عطايا كثيرة من فضة وذهب وتحف مع مدن حصينة في يهود واما المملكة فاعطاها لياهورام لانه البكر فقام يا على مملكة ابيه وتشدد وقتل جميع اخوته بالسيف وايضا بعضا من رؤساء اسرائيل كان يا هرام ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك ثماني سنين في اورشليم وصار في طريق ملوك اسرائيل كما فعل بيت اخاب لان بنت اخاب كانت له امرأة وعمل الشر في عيني الرب ولم يشأ الرب ان يبيد بيت داود لاجل العهد الذي قطعه مع داود ولانه قال انه يعطيه وبنيه سراجا كل الايام في ايامه عصى ادوم من تحت يد يهودا وملكوا على انفسهم ملك وعبر ياهرام مع رؤسائه وجميع المركبات معه وقام ليلا وضرب ادوم المحيط به ورؤساء المركبات فعصى ادوم من تحت يد يهودا الى هذا اليوم حينئذ عصت لبنه في ذلك الوقت من تحت يده لانه ترك الرب اله ابائه وهو ايضا عمل مرتفعات في جبال يهودا وجعل سكان اوروشليما يزنون وطوح يهودا وأتت إليه كتابة من ايليا النبي تقول هكذا قال الرب اله داود أبيك من أجل أنك لم تسلك في طرق ياه شفاة أبيه وطرق آسى ملك يهودا بل سلكت في طرق ملوك إسرائيل وجعلت يهودا وسكان اورشليم يزنون كزنا بيت أخاب وقتلت ايضا اخوتك من بيت ابيك الذين هم افضل منك هوذا يضرب الرب شعبك وبنيك ونساءك وكل مالك ضربه عظيم واياك بامراض كثيره بداء امعائك حتى تخرج امعائك بسبب المرض يوما فيوما واهاج الرب على يهرام روح الفلسطينيين والعرب الذين بجانب الكوشيين فصعدوا الى يهودا وافتتحوها وسبوا كل الاموال الموجودة في بيت الملك مع بنيه ونسائه ايضا ولم يبق له ابن الا ياهو احاز اصغر بنيه وبعد هذا كله ضربه الرب في امعائه بمرض ليس له شفاء وكان من يوم الى يوم وحسب ذهاب المدة عند نهاية سنتين ان امعاءه خرجت بسبب مرضه فمات بامراض رضيه ولم يعمل له شعبه حريقة كحريقة اباء كان ابن اثنتين وثلاثين سنة حين ملك وملك ثمانية سنين في اورشليم وذهب غير مأسوف عليه ودفنوه في مدينة داود ولكن ليس في قبور الملوك الاصحاح الثاني والعشرون وملك سكان اوروشاليم اخذ ابنه الاصغر عوضا عنه لان جميع الاولين قتلهم الغزاة الذين جاءوا مع العربي الى المحل. فملك اخزي ابن ياهورام ملك يهوذا كان اخزي ابن اثنتين واربعين سنة حين ملك وملك سنة واحدة في اورشليم واسم امه عثاليا بنت عمري وهو ايضا سلك في طرق بيت اخاب لان امه كانت تشير عليه بفعل الشر فعمل الشر في عيني الرب مثل بيت أخاب لانهم كانوا له مشيرين بعد وفاة ابيه لابادته فسلك بمشورته وذهب مع يهرام ابن أخاب ملك اسرائيل لمحاربة حزائيل ملك ارام في رموت جلعاد وضرب الاراميون يورام فرجع ليبرأ في يزرعيل بسبب الضربات التي ضربوه اياها في الرامه عند محاربته حزائيل ملك ارام ونزل عزريا بن يهورام ملك يهودا لعيادة يهورام بن اخاب في يزرعيل لانه كان مريضا فمن قبل الله كان هلاك اخزي بمجيئه الى يورام فانه حين جاء خرج مع ياهورام الى ياهو بن نمشي الذي مسحه الرب لقطع بيت اخاب واذ كان ياهو يقضي على بيت اخاب وجد رؤساء يهوذا وبني اخوه اخزيا الذين كانوا يخدمون اخزيا فقتلهم وطلب اخزيا فامسكوه وهو مختبئ في السامره واتوا به الى ياهو وقتلوه ودفنوه لانهم قالوا انه ابن ياهو الذي طلب الرب بكل قلبه فلم يكن لبيت اخزيا من يقوى على المملكة ولما رأت عثاليا ام اخزيا ان ابنها قد مات قامت وابادت جميع النسل الملكي من بيت يهود اما ياهو بنت الملك فاخذت يؤاش ابن اخزيا وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا وجعلته هو ومرضعته في مخدع السرير وخبأته يهو بنت الملك ياهورام امرأة ياهو ياداع الكاهن لانها كانت اخت اخزيا من وجه عثاليا فلم تقتل وكان معهم في بيت الله مختبئا ست سنين وعثاليا مالكة على الأرض الأصحاح الثالث والعشرون وفي السنة السابعة تشدد ياهو يداع وأخذ معه في العهد رؤساء المئات عزريا بن ياروحام وإسماعيل بن ياهو حنان وعزريا بن عوبيد ومعسيا ابن بن عداية وقالوا وقال في يهوذا وجمعوا اللاويين من جميع مدن يهوذا ورؤساء أباء إسرائيل وجاءوا إلى اورشليم وقطع كل المجمع عهدا في بيت الله مع الملك وقال لهم هو ابن الملك يملك كما تكلم الرب عن بني داود هذا هو الأمر الذي تعملونه الثلث منكم الذين يدخلون في السبت من الكهنة واللاويين يكونون بوابين للأبواب والثلث في بيت الملك والثلث في باب الأساس وجميع الشعب في ديار بيت الرب ولا يدخل بيت الرب إلا الكهنة والذين يخدمون من اللاويين فهم يدخلون لأنهم مقدسون وكل الشعب يحرسون حراسة الرب ويحيط اللاويون بالملك مستديرين كل واحد سلاحه بيده والذي يدخل البيت يقتل وكونوا مع الملك في دخوله وفي خروجه فعمل اللاويون وكل يهوذا حسب كل ما امر به ياه يداع الكه. وأخذ كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت لأن ياهو يداع الكاهن لم يصرف الفرق وأعطى ياهو يداع الكاهن رؤساء المئات الحراب والمجان والأطراسة التي للملك داود التي في بيت الله وأوقف جميع الشعب وكل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الايمني الى جانب البيت الايصري حول المذبح والبيت حول الملك مستديرين ثم اخرجوا ابن الملك ووضعوا عليه التاج واعطوه الشهادة وملكوه ومسحه ياه يداع وبنوه وقالوا ليحيى الملك ولما سمعت عساليا صوت الشعب يركضون ويمدحون الملك دخلت الى الشعب في بيت الرب ونظرت واذا الملك واقف على منبره في المدخل والرؤساء والابواق عند الملك وكل شعب الارض يفرحون وينفخون بالابواق والمغنون بآلات الغناء والمعلمون التسبيح فشقت عثاليا ثيابها وقالت خيانة خيانة فاخرج ياه يا داع الكاهن رؤساء المئات الموكلين على الجيش وقال لهم اخرجوها الى خارج الصفوف والذي يتبعها يقتل بالسيف لان الكاهن قال لا تقتلوها في بيت الرب فالقوا عليها الايادي ولما اتت الى مدخل باب الخيل الى بيت الملك قتلوها هناك فقطع ياهو يداع عهدا بينه وبين كل الشعب وبين الملك ان يكونوا شعبا للرب ودخل جميع الشعب الى بيت البعل وهدموه وكسروا مذابحه وتماثيله وقتلوا متان كاهن البعل امام المذبح وجعل ياهو يداع مناظرين على بيت الرب عن يد الكهنة اللاويين الذين قسمهم داود على بيت الرب لاجل اصعاد محرقات الرب كما هو مكتوب في شريعة موسى بالفرح والغناء حسب امر داود واوقف البوابين على ابواب بيت الرب لالا يدخل نجس في امر ما واخذ رؤساء المئات والعظماء والمتسلطين على الشعب وكل شعب الارض وانزل الملك من بيت الرب ودخلوا من وسط الباب الاعلى الى بيت الملك واجلسوا الملك على كرسي المملكه ففرح كل شعب الارض واستراحت المدينة وقتلوا عثاليا بالسيف الاصحاح الرابع والعشرون كان يؤاش ابن سبع سنين حين ملك وملك أربعين سنة في اورشليم واسم أمه ظبيا من بئر سبع، وعمل يؤاش المستقيم في عيني الرب كل أيام ياهو يداع الكاهن، واتخذ ياهو يداع له أمرأتين فولد بنين وبنات وحدث بعد ذلك انه كان في قلب يؤاش ان يجدد بيت الرب فجمع الكهنة واللاويين وقال لهم: اخرجوا الى مدن يهوذا واجمعوا من جميع اسرائيل فضه لاجل ترميم بيت الهكم من سنة الى سنة وبادروا انتم الى هذا الامر فلم يبادر اللاويون فدع الملك ياهويا داع الراس وقال له لماذا لم تطلب من اللاويين ان ياتوا من يهوذا واورشليم بجزيه موسى عبد الرب وجماعه اسرائيل لخيمه الشهادة لان بني عثاليا الخبيث قد هدموا بيت الله وصيروا كل اقداس بيت الرب للبعلين وأمر الملك فعملوا صندوقا وجعلوه في باب بيت الرب خارجا ونادوا في يهوذا وأورشليم شليمة بان يأتوا إلى الرب بجزية موسى عبد الرب المفروضة على اسرائيل في البري ففرح كل الرؤساء وكل الشعب وادخلوا والقوا في الصندوق حتى امتلأ وحينما كان يؤتى بالصندوق الى وكالة الملك بيد اللاويين عندما يرون ان الفضة قد كثرت كان يأتي كاتب الملك ووكيل الكاهن الرأسي ويفرغان الصندوق ثم يحملانه ويردانه الى مكانه هكذا كانوا يفعلون يوما فيوم، في حتى جمعوا فضة بكثر. ودفعها الملك وياه يداع لعمل شغل خدمة بيت الرب وكانوا يستأجرون نحاتين ونجارين لتجديد بيت الرب ولالعاملين في الحديد والنحاس ايضا لترميم بيت الرب فعمل عامل الشغل ونجح العمل بايديهم واقاموا بيت الله على رسمه وثبتوه ولما اكملوا اتوا الى ما بين يدي الملك وياهو يداع ببقية الفضه وعملوها انيه لبيت الرب انيه خدمة واسعاض وصحونا وانيه ذهب وفضه وكانوا يصعدون محرقات في بيت الرب دائما كل ايام ياهو يداع وشاخ ياهو يداع وشبع من الايام ومات كان ابن مائة وثلاثين سنة عند وفاته فدفنوه في مدينة داوود مع الملوك لانه عمل خيرا في اسرائيل ومع الله وبيته وبعد موت ياهو يداع جاء رؤساء يهودا وسجدوا للملك حينئذ سمع الملك لهم وتركوا بيت الرب إله آبائهم وعبدوا السواري والأصنام فكان غضب على يهوذا وأورو لاجل لأجل إثمهم هذا وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب وأشهدوا عليهم فلم يصغوا ولبس روح الله زكري بن ياهو يداع الكاهن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحوه لانكم تركتم الرب قد ترككم ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بامر الملك في دار بيت الرب ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله ياه يداع يا ابوه معه بل قتل ابنه وعند موته قال الرب ينظر ويطالب وفي مدار السنة صعد عليه جيش ارام واتوا الى يهوذا واغورو شليمة واهلكوا كل رؤساء الشعب من الشعب وجميع غنيمتهم ارسلوها الى ملك دمشق لان جيش ارام جاء بشرذمة قليلة ودفع الرب ليدهم جيشا كثيرا جدا لانهم تركوا الرب اله ابائهم فاجروا قضاءا على يؤاش وعند ذهابهم عنه لانهم تركوه بامراض كثيرة فتن عليه عبيده من اجل دماء بني ياهو ياداع الكاهن وقتلوه على سريره فمات فدفنوه في مدينة داود ولم يدفنوه في قبور الملوك وهذان هما الفاتنان عليه زباد بن شمعة العمونية وياه زباد بن شمريت المؤابي وأما بنوه وكثرة ما حمل عليه ومرمة بيت الله ها هي مكتوبة في مدرس سفر الملوك وملك أمصي ابنه عوضا عنه الاصحاح الخامس والعشرون ملك امصيا وهو ابن خمس وعشرين سنة وملك تسع وعشرين سنة في اورشليم واسم امه ياهو عدان من اورشليم وعمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل ولما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده الذين قتلوا الملك اباه وأما بنوهم فلم يقتلهم بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث أمر الرب قائلا لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الآباء بل كل واحد يموت لأجل خطيته وجمع أمصيا يهودا وأقامهم حسب بيوت الآباء رؤساء الوف ورؤساء مئات في كل يهوذا وبنيامين واحصاهم من ابن عشرين سنة فما فوق فوجدهم ثلاثمائة الف مختار خارج للحرب حامل رمح وترس واستاجر من اسرائيل مائة الف جبار بأس بمائة وزنة من الفضة وجاء اليه رجل الله قائلا ايها الملك لا يأتي معك جيش اسرائيل لان الرب ليس مع اسرائيل مع كل بني أفري وان ذهبت انت فاعمل وتشدد للقتال لان الله يسقطك امام العدو لان عند الله قوة للمساعدة وللاسقاط فقال امصيا لرجل الله فماذا يعمل لاجل المئة الوزنة التي اعطيتها لغزاة اسرائيل فقال رجل الله ان الرب قادر ان يعطيك اكثر من هذه فافرز امصي الغزاة الذين جاءوا اليه من افرايم لكي ينطلقوا الى مكانهم فحمي غضبهم جدا على يهوذا ورجعوا الى مكانهم بحمو الغضب واما امسيا فتشدد واقتاد شعبه وذهب الى وادي الملح وضرب من بني سعير عشرة الاف وعشرة الاف احياء سباهم بنو يهوذا واتوا بهم الى رأس سالع وطرحوهم عن رأس سالع فتكسروا اجمعون واما الرجال الغزاد الذين ارجعهم امصيا عن الذهاب معه الى القتال فاقتحموا مدن يهودة من السامرة الى بيت حورون وضربوا منهم ثلاثة الاف ونهبوا نهبا كثيرا ثم بعد مجيء امصيا من ضرب الادوميين اتى بالهة بني ساعير واقامهم له الهه وسجد امامهم واوقد لهم فحمي غضب الرب على أمصر وأرسل إليه نبيا فقال له لماذا طلبت الهه الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك وفيما هو يكلمه قال له هل جعلوك مشيرا للملك كف لماذا يقتلون فكف النبي وقال قد علمت أن الله قد قضى بهلاكك. لانك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي فاستشار امصيا ملك يهوذا وارسل الى يواش ابن ياهو احاز ابن ياهو ملك اسرائيل قائلا هلما نتراء مواجهه فارسل يواش ملك اسرائيل الى امصيا ملك يهوذا قائلا العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرض الذي في لبنان يقول أعط ابنتك لابني امرأة فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسق تقول ها أنا ذا قد ضربت أدوما فرفعك قلبك للتمجد فالآن أقم في بيتك لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهود معك فلم يسمع أمصيا لأنه كان من قبل الله أن يسلمهم لأنهم طلبوا الهه ادوم وصعد يؤاش ملك إسرائيل فترى أيام واجهة هو وأمصيا ملك يهود في بيت شمس التي ليهوذا فانهزم يهوذا أمام اسرائيل وهرب كل واحد إلى خيمته وأما أمسيا ملك يهوذا ابن يوآش ابن ياهو أحاز فأمسكه يوآش ملك إسرائيل في بيت شمس وجاء به إلى اورشليم وهدم سور اورشليم من باب أفرايم إلى باب الزاوية أربعمائة ذراع وأخذ كل الذهب والفضة وكل الآنية الموجودة في بيت الله مع عبيد ادوم وخزائن بيت الملك والرهناء ورجع الى السامره وعاش امصيا بن يوئاش ملك يهوذا بعد موت يوئاش بن ياهو احاز ملك اسرائيل خمس عشرة سنة وبقية امور امصيا الاولى والاخيره اما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا واسرائيل ومن حين حاد أمسيا من وراء الرب فتنوا عليه في اورشليم فهرب إلى لخيش فارسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك وحملوه على الخيل ودفنوه مع آبائه في مدينة يهودا الأصحاح السادس والعشرون واخذ كل شعب يهوذا عزية وهو ابن ستة عشرة سنة وملكوه عوضا عن ابيه امصر هو بنى ايلة وردها ليهوذا بعد اتجاع الملك مع ابائه كان عزية ابن ستة عشرة سنة حين ملك وملك اثنتين وخمسين سنة في اورشليم واسم أمه يكوليا من اورشليم وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أمصيا أبوه وكان يطلب الله في أيام زكريا الفاهم بمناظر الله وفي أيام طلبه الرب أنجحه الله وخرج وحارب الفلسطينيين وهدم صور جت وصور يبنى وصور اشدود وبنى مدنا في ارض اشدود والفلسطينيين وساعده الله على الفلسطينيين وعلى العرب الساكنين في جور والمعونيين واعطى العمونيون عزية هدايا وامتد اسمه الى مدخل مصر لانه تشدد جدا وبنى عزي أبراجا في اورشليم عند باب الزاوية وعند باب الواد وعند الزاوية وحصنها وبنى أبراجا في البرية وحفر آبارا كثيرة لأنه كان له ماشية كثيرة في الساحل والسهل وفلاحون وكرامون في الجبال وفي الكرم لأنه كان يحب الفلاح وكان لعزية جيش من المقاتلين يخرجون للحرب احزابا حسب عدد احصائهم عن يد يعيئيل الكاتب ومع سيا العريف تحت يد حنانية واحد من رؤساء الملك كل عدد رؤوس الاباء من جبابرة البأس 2600 وتحت يدهم جيش جنود. ثلاثمائة الف وسبعة الاف من المقاتلين بقوة شديدة لمساعدة الملك على العدو وهيا لهم عزية لكل الجيش اطراسا ورماحا وخوذا ودروعا وقسيا وحجارة مقالية وعمل في اورشليم منجنيقات اختراع مخترعين لتكون على الابراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة وامتد اسمه الى بعيد اذ عجبت مساعدته حتى تشدد ولما تشدد ارتفع قلبه الى الهلاك وخان الرب الهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور ودخل وراءه عزريا الكاهن ومعه ثمانون من كهنة الرب بني البأس وقاوموا عزي الملك وقالوا له ليس لك يا عزي أن توقد للرب بل للكهنه بني هارون المقدسين للايقاد اخرج من المقدس لأنك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله فحنق عزية وكان في يده مجمرة للايقاد وعند حنقه على الكهنة خرج برس في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة وإذا هو ابرس في جبهته فطردوه من هناك حتى انه هو نفسه بادر الى الخروج لان الرب ضربه وكان عزي الملك ابرس الى يوم وفاته واقام في بيت المرض ابرس لانه قطع من بيت الرب وكان يثام ابنه على بيت الملك يحكم على شعب الارض وبقية امور عزي الاولى والاخيره كتبه إشعياء بن أمموس النبي، ثم الطعع عزية مع آبائه، ودفنوه مع آبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا إنه أبرس، وملك يوثام ابنه عوضا عنه. الأصحاح السابع والعشرون. كان يثام ابن خمس وعشرين سنة حين ملك، وملك ست عشرة سنة في اورشليم واسم أمه يروشة بنت صادوق وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزي أبوه، إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب. وبنى كثيرا على سور الاكم وبنى مدنا في جبل يهودا وبنى في الغابات قلعا وابراجا وهو حارب ملك بني عمون وقوي عليهم، فاعطاه بن عمون في تلك السنة مائة وزنة من الفضة وعشرة الاف كر قمر وعشرة الاف من الشعير هذا ما اداه له بن عمون وكذلك في السنة الثانية والثالثة وتشدد يثام لانه هيأ طرقه امام الرب الهه وبقية امور يثام وكل حروبه وطرقه ها هي مكتوبة في سفر ملوك اسرائيل ويهود كان ابن خمس وعشرين سنة حين ملك وملك ست عشرة سنة في اورشليم ثم اتجع يوثام مع آبائه فدفنوه في مدينة داوود وملك أحاز ابنه عوضا عنه الأصحاح الثامن والعشرون كان احاز ابن عشرين سنة حين ملك وملك ست عشرة سنة في أورشليم، ولم يفعل المستقيمة في عيني الرب كداود ابيه بل صار في طرق ملوك إسرائيل، وعمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم وهو اوقد في واد ابن هنون وأحرق بنيه بالنار حسب رجاسات الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل وذبح واوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء فدفعه الرب الهه ليد ملك ارام فضربوه وسبوا منه سبيا عظيما، واتوا بهم الى دمشق ودفع ايضا ليد ملك اسرائيل فضربه ضربة عظيمه وقتل فقه بن رماليا في يهوذا مائة وعشرين الفا في يوم واحد الجميع بن باس لانهم تركوا الرب اله ابائهم وقتل زكري جبار افرايمة مع سي ابن الملك وعزرقام رئيس البيت والقان ثاني الملك وسبى بنو اسرائيل من اخوتهم مائتي الف من النساء والبنين والبنات ونهبوا ايضا منهم غنيمة وافرة واتوا بالغنيمة الى السامرة وكان هناك نبي للرب اسمه عوديت فخرج للقاء الجيش الاتي الى السامرة وقال له. هوذا من اجل غضب الرب اله ابائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم وقد قتلتموهم بغضب بلغ السماء والان انتم عازمون على اخضاع بني يهوذا وارشليمة عبيدا واماء لكم اما عندكم انتم اثام للرب الهكم والان اسمعوا لي وردوا السبي الذي سبيتموه من اخوتكم لان حمو غضب الرب عليكم ثم قام رجال من رؤوس بني افراي عزري بن ياه حنان وبرخيا بن مشل ابْنُ ويحسقيا بن شلوم وعماس بن حدلاي على المقبلين من الجيش وقالوا لهم لا تدخلون بالسبي الى هنا لان علينا اثما للرب وانتم عازمون أن تزيدوا على خطايانا وعلى اثمنا لان لنا اثما كثيرا وعلى اسرائيل حمو غضب فترك المتجردون السبيا والنهب أمام الرؤساء وكل الجماع وقام الرجال المعينه اسماؤهم واخذوا المسبيين والبسوا كل عراتهم من الغنيمه وكسوهم وحذوهم وأطعموهم وأسقوهم ودهنوهم وحملوا على حمير جميع المعين منهم وأتوا بهم إلى أريحة مدينة النخل إلى اخوتهم ثم رجعوا إلى السامره في ذلك الوقت أرسل الملك أحاز إلى ملوك أشور لكي يساعدوه فإن الأدوميين اتوا ايضا وضربوا يهوذا وسبوا سبيا واقتحم الفلسطينيون مدن السواحل وجنوبية يهوذا واخذوا بيت شمس وايلون وجديروت وسكو وقراها وتمنه وقراها وجمز وقراها وسكنوا هناك لان الرب ذلل لا يهوذا بسبب احاز ملك اسرائيل لانه اجمح يهودا وخان الرب خيانه فجاء عليه تلغث في الناصر ملك الشور وضايقه ولم يشدده لان احاز اخذ قسما من بيت الرب ومن بيت الملك ومن الرؤساء واعطاه لملك الشور ولكنه لم يساعده وفي ضيقه زاد خيانة بالرب الملك أحاز هذا وذبح لآلهة دمشق الذين ضاربوه وقال لأن آلهة ملوك آرام تساعدهم أنا أذبح لهم فيساعدونني وأما هم فكانوا سبب سقوط له ولكل إسرائيل وجمع أحاز آنية بيت الله وقطع آنية بيت الله وأغلق أبواب بيت الرب وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشالين وفي كل مدينة فمدينة من يهود عمل مرتفعات للإيقاد لآلهة أخرى وأسخط الرب إله آبائه وبقية أموره وكل طرقه الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا واسرائيل ثم اتجع احاز مع ابائه فدفنوه في المدينة في اورشليم لانهم لم يأتوا به الى قبور ملوك اسرائيل وملك حزقية ابنه عوضا عنه الاصحاح التاسع والعشرون ملك حزقية وهو ابن خمس وعشرين سنة وملك تسع وعشرين سنة في اورشليم واسم أمه أبية بنت زكريا وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه هو في السنة الأولى من ملكه في الشهر الأول فتح أبواب بيت الرب ورممه وادخل الكهنة واللاويين وجمعهم الى الساحة الشرقي وقال لهم اسمعوا لي ايها اللاويون تقدسوا الان وقدسوا بيت الرب اله ابائكم واخرجوا النجاسة من القدس لان اباءنا خانوا وعملوا الشر في عيني الرب الهنا وتركوه وحولوا وجوههم عن مسكن الرب واعطوا قفا واغلقوا ايضا ابواب الرواق واطفاء السرجة ولم يوقدوا بخورا ولم يصعدوا محرقة في القدس لاله اسرائيل فكان غضب الرب على يهوذة واروشالين واسلمهم للقلق والدهش والصفير كما انتم رؤون باعيني وهوذا قد سقط آباؤنا بالسيف وبنونا وبناتنا ونساؤنا في السبي لأجل هذا فالآن في قلبي أن أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل فيرد عنا حموى غضبه يا بني لا تضل الآن لأن الرب اختاركم لكي تقفوا أمامه وتخدموه وتكون خادمين وموقدين له فقام اللاويون محث بن عماسي ويؤيل بن عزريا من بني القهاتيين ومن بني مراري قيس بن عبدي ابن بن يهلاليل ومن الجرشونيين يؤاخ بن زمة وعيدن بن يؤاخ ومن بني ألي صافان شمري ويعيئين ومن بني آساف زكريا ومتنيا ومن بني هيمان يحيئيل وشمعي ومن بني يدوثون شمعية وعزئيل وجمعوا إخوتهم وتقدسوا وأتوا حسب أمر الملك بكلام الرب ليطهروا بيت الرب ودخل الكهنة إلى داخل بيت الرب ليطهروه واخرجوا كل النجاسة التي وجدوها في هيكل الرب الى دار بيت الرب وتناولها اللاويون ليخرجوها الى الخارج الى وادي قدرون وشرعوا في التقديس في اول الشهر الاول وفي اليوم الثامن من الشهر انتهوا الى رواق الرب وقدسوا بيت الرب في ثمانية ايام وفي اليوم السادس عشر من الشهر الاول انتهوا ودخلوا الى داخل الى حزقي الملك وقالوا قد طهرنا كل بيت الرب ومذبح المحرقه وكل آنيته ومائده خبز الوجوه وكل آنيتها وجميع الانيه التي طرحها الملك احاز في ملكه بخيانته قد هيئناها وقدسناها وها هي امام مذبح الرب وبكر حزقي الملك وجمع رؤساء المدينة وصعد الى بيت الرب فاتوا بسبعة ثيران وسبعة كباش وسبعة خرفان وسبعة تيوس معزم ذبيحة خطية عن المملكة وعن المقدس وعن يهوذا وقال لبني هارون الكهنة ان يصعدوها على مذبح الرب فذبحوا الثيران وتناول الكهنة الدم ورشوه على المذبح ثم ذبحوا الكباش ورشوا الدم على المذبح ثم ذبحوا الخرفان ورشوا الدم على المذبح ثم تقدموا بتيوس ذبيحة الخطية امام الملك والجماعة ووضعوا ايديهم عليها وذبحها الكهنة وكفروا بدمها على المذبح تكفيرا عن جميع اسرائيل لان الملك قال ان المحرقه وذبيحة الخطية هما عن كل اسرائيل واوقف اللاويين في بيت الرب بصنوج ورباب وعيدان حسب امر داوت وجادراء الملك وناثان النبي لأن من قبل الرب الوصية عن يد انبيائه فوقف اللاويون بآلات داود والكهنة بالابواق وأمر حزقية باسعاد المحرقة على المذبح وعند ابتداء المحرقة ابتدأ نشيد الرب والابواق بواسطة آلات داود ملك اسرائيل وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون والمبوقون يبوقون الجميع الى ان انتهت المحرقة وعند انتهاء المحرقة خر الملك وكل الموجودين معه وسجد وقال حزقي الملك والرؤساء لللاويين ان يسبحوا الرب بكلام داود واساف الراء فسبحوا بالتهاجم وخروا وسجدوا ثم اجاب حزقيا وقال الان ملأتم ايديكم للرب تقدموا واتوا بذبائح وقرابين شكر لبيت الرب فاتت الجماعة بذبائح وقرابين شكر وكل سموح القلب اتى بمحرقات وكان عدد المحرقات التي اتى بها الجماعة سبعين ثورا ومائة كبش ومائتي خروف كل هذه محرقة للرب والأقداس ست من البقر وثلاثة آلاف من الذئب إلا أن الكهنة كانوا قليلين فلم يقدروا أن يسلخوا كل المحرقات فساعدهم إخوتهم اللاويون حتى كمل العمل وحتى تقدس الكهنة. لأن اللاويين كانوا أكثر استقامة قلب من الكهنة في التقدس وايضا كانت المحرقات كثيرة بشحم ذبائح السلامة وسكائب المحرقات فاستقامت خدمة بيت الرب وفرح حزقية وكل الشعب من أجل أن الله أعد الشعب لان الأمر كان بغدر الاصحاح الثلاثون وارسل حزقية الى جميع اسرائيل ويهود وكتب ايضا رسائل الى افرايم ومنسى ان يأتوا الى بيت الرب في اورشليم ليعملوا فصحا للرب اله اسرائيل فتشاور الملك ورؤسائه وكل الجماعة في اورشليم ان يعملوا الفصح في الشهر الثاني لانهم لم يقدروا ان يعملوه في ذلك الوقت لان الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية والشعب لم يكتمعوا الى اورشليم فحسن الامر في عيني الملك وعيون كل الجماعه فاعتمدوا على اطلاق النداء في جميع اسرائيل من بئر سبع الى دان ان يأتوا لعمل الفصح للرب اله اسرائيل في اورشليم لانهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير فذهب السعات بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع اسرائيل ويهوذا وحسب وصية الملك كانوا يقولون يا بني اسرائيل ارجعوا الى الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل فيرجع الى الناجين الباقين لكم من يد ملوك الشور ولا تكونوا كآبائكم وكأخوتكم الذين خانوا الرب إله آبائهم فجعلهم دهشة كما أنتم ترون الآن لا تصلبوا رقابكم كآبائكم بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه إلى الأبد واعبدوا الرب إلهكم فيرتد عنكم حمو غضبه لانه برجوعكم الى الرب يجد اخوتكم وبنوكم رحمة امام الذين يسبونهم فيرجعون الى هذه الارض لان الرب الهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه عنكم اذا رجعتم اليه فكان السعات يعبرون من مدينة الى مدينة في ارض افرايم ومنسة حتى زبولوه فكانوا يضحكون عليهم ويهزؤون بهم الا ان قوما من اشير ومنسى وزبولون تواضعوا واتوا الى اورشليم وكانت يد الله في يهوذا ايضا فاعطاهم قلبا واحدا ليعملوا بامر الملك والرؤساء حسب قول الرب فاجتمع الى اورشليم شعب كثير لعمل عيد الفطير في الشهر الثاني جماعة كثيرة جدا وقاموا وازالوا المذابح التي في اورشليم وازالوا كل مذابح التبخير وطرحوها الى وادي قدر وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الثاني والكهنة واللاويون خجلوا وتقدسوا وادخلوا المحرقات الى بيت الرب واقاموا على مقامهم حسب حكمهم كان موسى موسى رجل الله كان الكهنة يرشون الدم من يد اللاويين لانه كان كثيرون في الجماعة لم يتقدسوا فكان اللاويون على ذبح الفصح عن كل من ليس بطاهر لتقديسهم للرب لان كثيرين من الشعب كثيرين من افرايم ومنسى ويساكر وزبولون لم يتطهروا بل اكلوا الفسحة ليس كما هو مكتوب إلا ان حزقيا صلى عنهم قائلا الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الرب اله آبائه وليس كطهارة القدس فسمع الرب لحزقية وشفى الشعب وعمل بنو اسرائيل الموجودون في اورشليم عيد الفطير سبعة ايام بفرح عظيم وكان اللاويون والكهنه يسبحون الرب يوما فيوما بالات حمد للرب وطيب حزقيا قلوب جميع اللاويين الفطنين فطنة صالحة للرب واكلوا الموسم سبعة ايام يذبحون زبائح سلامة ويحمدون الرب اله ابائهم وتشاور كل الجماعة ان يعملوا سبعة ايام اخرى فعملوا سبعة ايام بفرح لان حزقيا ملك يهودا قدم للجماعة الف ثور وسبعة الاف من الضق والرؤساء قدموا للجماعة الف ثور وعشرة الاف من الضأ وتقدس كثيرون من الكهنة وفرح كل جماعة يهود والكهنة واللاويون وكل الجماعة الاتين من اسرائيل والغرباء الاتون من ارض اسرائيل والساكنون في يهود وكان فرح عظيم في اورشليم لانه من ايام سليمان بن داود ملك اسرائيل لم يكن كهذا في اورشليم وقام الكهنة اللاويون وباركوا الشعب فسمع صوتهم ودخلت صلاتهم الى مسكن قدسه الى السماء الاصحاح الحادي والثلاثون ولما كمل هذا خرج كل اسرائيل الحاضرين الى مدن يهود وكسروا الانصاب وقطعوا السواري وهدموا المرتفعات والمذابح من كل يهود وبنيامين ومن افرايم ومنسى حتى افنوها ثم رجع كل اسرائيل كل واحد الى ملكه الى مدنهم وأقام حزقيا فرق الكهنة واللاويين حسب أقسامهم كل واحد حسب خدمته الكهنة واللاويين للمحرقات وذبائح السلام للخدمة والحمد والتسبيح في أبواب محلات الرب وأعطى الملك حصة من ماله للمحرقات محرقات الصباح والمساء. والمحرقات للسبوت والأشهر والمواسم كما هو مكتوب في شريعة الرب وقال للشعب سكان أوروشالين أن يعطوا حصة الكهنة واللاويين لكي يتمسكوا بشريعة الرب ولما شاع الأمر كثر بنو إسرائيل من أوائل الحنطة والمستاري والزيت والعسل ومن كل غلة الحقل واتوا بعشر الجميع بكثرة وبنوا اسرائيل ويهوذا الساكنون في مدن يهوذا اتوهم ايضا بعشر البقر والضأن وعشر الاقداس المقدسة للرب الهها وجعلوها صبرا صبرا في الشهر الثالث ابتدأوا بتأسيس الصبر وفي الشهر السابع اكملوا وجاء حزقيا والرؤساء ورأوا الصبر فباركوا الرب وشعبه اسرائيل وسأل حزقيا الكهنة ولويين عن الصبر فكلمه عزريا الكاهن الرأس لبيت صدوق وقال منذ ابتدأ بجلب التقدمة الى بيت الرب اكلنا وشبعنا وفضل عنا بكثرة لان الرب بارك شعبه والذي فضل هو هذه الكثرة وامر حزقيا باعداد مخادع في بيت الرب فاعدوا واتوا بالتقدمة والعشر والاقداس بامانه وكان رئيسا عليهم كناني اللاوي وشمعي اخوه الثاني ويحئيل وعزازيا ونحس وعسائيل ويرموه ويوزاباد وإيل إيل ويسمخيا ومحس وبنايا وكلاء تحت يد كنانيا وشمع أخيه حسب تعيين حزقي الملك وعزريا رئيس بيت الله وقور ابن يم اللاوي البواب نحو الشرق كان على المتبرع به لله لإعطاء تقدمة الرب وأقداس الأقداس وتحت يده عدم ومنيامين ويشوع وشمعيا وامريا وشكنية في مدن الكهنة بامانه ليعطوا لاخوتهم حسب الفرق الكبير كالصغير فضلا عن امتساب ذكورهم من ابن ثلاث سنين فما فوق من كل داخل بيت الرب امر كل يوم بيومه حسب خدمتهم في حراساتهم حسب أقسامهم وانتساب الكهنة حسب بيوت آبائهم واللاويين من ابن عشرين سنة فما فوق حسب حراساتهم وأقسامهم وانتساب جميع أطفالهم ونسائهم وبنيهم وبناتهم في كل الجماعه لأنهم بأمانتهم تقدسوا تقدسا ومن بني هارون الكهنة في حقول مسارح مدنهم في كل مدينة فمدينة الرجال المعينة اسماؤهم لاعطاء حصص لكل ذكر من الكهنة ولكل من انتسب من اللاويين هكذا عمل حزقية في كل يهود وعمل ما هو صالح ومستقيم وحق امام الرب الهه وكل عمل اتدأ به في خدمه بيت الله وفي الشريعه والوصيه ليطلب الهه انما عمله بكل قلبه وافلح الاصحاح الثاني وبعد هذه الامور وهذه الامانه اتى سنحاريب ملك الشور ودخل يهودا ونزل على المدن الحصينة وطمع باخضاعها لنفسه ولما رأى حزقية ان سنحاريب قد اتى ووجهه على محاربة اورشليم تشاور هو ورؤساؤه وجبابرته على طم مياه العيون التي هي خارج المدينة فساعدوه فتجمع شعب كثير وطم جميع الينابيع والنهر الجارية في وسط الارض قائلين لماذا يأتي ملوك الشور ويجدون مياه غزير وتشدد وبنى كل الصور المنهدم واعلاه الى الابراج وسورا آخر خارجا وحصن القلعة مدينة داود وعمل سلاحا بكثرة واطراسا وجعل رؤساء قتال على الشعب وجمعهم إليه إلى ساحة باب المدينة وطيب قلوبهم قائلا تشددوا وتشجعوا لا تخافوا ولا ترتاعوا من ملك الشور ومن كل الجمهور الذي معه لان معنا اكثر مما معه معه ذراع بشر، ومعنا الرب الى هنا ليساعدنا ويحارب حروبنا فاستند الشعب على كلام حزقية ملك يهود بعد هذا ارسل سنحاريب ملك اشور عبيده الى اورشالين وهو على لاخيش وكل سلطنته معه الى حزقيا ملك يهوذا والى كل يهوذا الذين في اورشليم يقولون هكذا يقول سنحاريب ملك اشور على ماذا تتكلون وتقيمون في الحصار في اورشليم اليس حزقيا يغويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش قائلا الرب إلى هنا ينقذنا من يد ملك الشور؟ أليس حزقية هو الذي أزال مرتفعاته ومذابحه وكلم يهود وأورشليم قائلا أمام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون أما تعلمون ما فعلته أنا وآبائي بجميع شعوب الأراضي فهل قدرت آلهة أمم الأراضي أن تنقذ أرضها من يدي من من جميع آلهة هؤلاء الأمم الذين حرمهم آبائي استطاع أن ينقذ شعبه من يدي حتى يستطيع إلهكم أن ينقذكم من يدي والآن لا يخدعنكم حزقيه ولا يغوينكم هكذا ولا تصدقوه لانه لم يقدر اله امه او مملكة ان ينقذ شعبه من يدي ويد اباء فكم بالحري الهكم لا ينقذكم من يدي وتكلم عبيده اكثر ضد الرب الاله وضد حزقي عبده وكتب رسائل لتعيير الرب اله اسرائيل وللتكلم ضده قائلا كما ان الهه امم الاراضي لم تنقذ شعوبها من يدي كذلك لا ينقذ اله حزقيه شعبه من يدي وصرخوا بصوت عظيم باليهودي الى شعب اورشليم الذين على الصور لتخويفهم وترويعهم لكي ياخذوا المدينه وتكلموا على اله اورشليم كما على آلهة شعوب الأرض صنع في أيدي الناس فصلى حزقي الملك واشعياء ابن آموس النبي لذلك وصرخا إلى السماء فأرسل الرب ملاكا فأباد كل جبار بأس ورئيس وقائد في محلة ملك أشوف فرجع بخزي الوجه إلى أرضه ولما دخل بيت إلهه قتله هناك بالسيف الذين خرجوا من أحشائه وخلص الرب حزقيا وسكان اورشليم من سن حاربة ملك الشور ومن يد الجميع وحماهم من كل ناحية وكان كثيرون يأتون بتقدمات الرب إلى اورشليم وتحف لحزقيا ملك يهوذا واعتبر في اعين جميع الامم بعد ذلك في تلك الايام مرض حزقيا الى حد الموت وصلى الى الرب فكلمه واعطاه علامه ولكن لم يرد حزقيا حسبما ما انعم عليه لان قلبه ارتفع فكان غضب عليه وعلى يهوذا وأوروشالين ثم تواضع حزقيا بسبب ارتفاع قلبه هو وسكان اورشليم فلم يأتي عليهم غضب الرب في أيام حزقيا. وكان لحزقيا غنا وكرامة كثيرة جدا وعمل لنفسه خزائن للفضة والذهب والحجارة الكريمة والأطياب والأطراز وكل آنية سمين ومخازن لغلة الحنطة والمستار والزيت وأواري لكل أنواع البهائم وللقطعان أواري وعمل لنفسه أبراجا ومواشي غنم وبقر بكثرة لان الله اعطاه اموالا كثيرة جدا وحزقي هذا سد مخرج مياه جيحون الاعلى واجراها تحت الارض الى الجهة الغربية من مدينة داود وافلح حزقي في كل عمله وهكذا في امر تراجم رؤساء بابل الذين ارسلوا اليه ليسألوا عن العجوبك. التي كانت في الارض تركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه وبقية امور حزقي ومراحمه ها هي مكتوبة في رؤيا اشعياء ابن اموسى النبي في سفر ملوك يهوذا واسرائيل ثم اتجع حزقية مع ابائه فدفنوه في عقبة قبور بني داود وعمل له إكراما عند موته كل يهود وسكان أورشليم وملك منس ابنه عوضا عنه. الأصحاح الثالث والثلاثون كان منس ابن اثنتي عشرة سنة حين ملك وملك خمسا وخمسين سنة في أورشليم. وعمل الشر في عيني الرب حسب رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل وعاد فبنى المرتفعات التي هدمها حزقيا أبوه وأقام مذابح للبعليم وعمل سواري وسجد لكل جند السماء وعبدها وبنى مذابح في بيت الرب الذي قال عنه الرب في أورو شليمة يكون اسمي إلى الأبد وبنى مذابح لكل جند السماء في داري بيت الرب وعبر بنيه في النار في واد ابن هنوم وعافى وتفائل وسحر واستخدم جانا وتابعة وأكثر عمل الشر في عيني الرب لاغاظته ووضع تمثال الشكل الذي عمله في بيت الله الذي قال الله عنه لداود ولسليمان ابنه في هذا البيت وفي اورشليم التي اخترته من جميع اصباط اسرائيل اضع اسمي الى الابد ولا اعود ازحزح رجل اسرائيل عن الارض التي عينته لابائها وذلك اذا حفظوا وعملوا كل ما اوصيتهم به كل الشريعة والفرائض والاحكام عن يد موسى ولكن منسى اضل يهوذا وسكان اورو ليعملوا اشر من الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل وكلم الرب منسى وشعبه فلم يصغوا فجلب الرب عليهم رؤساء الجندي الذين لملك اشور فاخذوا منسى بخزامه وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبوا به الى بابه ولما تضايق طلب وجه الرب الهه وتواضع جدا امام اله ابائه وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده الى اورشليم الى مملكته فعلم منسى ان الرب هو الله وبعد ذلك بنى سورا خارج مدينة داود غربا الى جيحون في الوادي والى مدخل باب السمك وحوط الاكمة بصورا وعلاه جدا ووضع رؤساء جيوش في جميع المدن الحصينة في يهوذا وازال الالهه الغريبه والاشباه من بيت الرب وجميع المذابح التي بناها في جبل بيت الرب وفي اورشليم وطرحها خارج المدينه ورمم مذبح الرب وذبح عليه ذبائح سلامه وشكر وأمر يهود أن يعبدوا الرب إله إسرائيل إلا أن الشعب كانوا بعد يذبحون على المرتفعات إنما للرب إلهه وبقية أمور منسة وصلاته إلى إلهه وكلام الرائين الذين كلموه باسم الرب إله إسرائيل ها هي في أخبار ملوك إسرائيل وصلاته والاستجابه له وكل خطاياه وخيانته والاماكن التي بنى فيها مرتفعات واقام سواريا وتماثيله قبل تواضعه ها هي مكتوبة في اخبار الرأي ثم اتجع منسة مع ابائه فدفنوه في بيته وملك امون ابنه عوضا عنه كان امون ابن اثنتين وعشرين سنة حين ملك وملك سنتين في اورشليم وعمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى ابوه وذبح امون لجميع التماثيل التي عمل منسى ابوه وعبدها ولم يتواضع امام الرب كما تواضع منسى ابوه بل ازداد امون اثما وفتن عليه عبيده وقتلوه في بيته وقتل شعب الارض جميع الفاتنين على الملك امون ومن لك شعب الارض يشي ابنه عوضا عنه الاصحاح الرابع والثلاثون كان يشي ابن ثمانية سنين حين ملك وملك احدا وثلاثين سنة في اورشليم وعمل المستقيم في عيني الرب وصار في طرق داود ابيه ولم يحد يمينا ولا شمالا وفي السنة الثامنة من ملكه اذ كان بعد فتن ابتدى يطلب اله داود ابيه وفي السنة الثانية عشرة ابتدأ يطهر يهوذا واورشليم من المرتفعات والسواري والتماثيل والمسبوكات وهدم أمامه مذابح البعليم وتماثيل الشمس التي عليها من فوق قطعها وكسر السواري والتماثيل والمسبوكات ودقها ورشها على قبور الذين ذبحوا لها واحرق عظام الكهنة على مذابحهم وطهر يهودا وورشالين وفي مدن منسى وافرايما وشمعون حتى ونفتالي مع قرائبها حولها هدم المذابح والسوارية ودقت تماثيل ناعما وقطع جميع تماثيل الشمس في كل ارض اسرائيل ثم رجع الى اورشليم وفي السنة الثامنة عشرة من ملكه بعد ان طهر الارض والبيت ارسل شافان ابن اصاليا ومع سيا رئيس المدينة ويؤاخبن يؤحاز المسجل لاجل ترميم بيت الرب اله فجاءوا الى حلقيا الكاهن العظيم واعطوه الفضة المدخلة الى بيت الله التي جمعها اللاويون حارس الباب من منسى وافرايم ومن كل بقية اسرائيل ومن كل يهوذا وبنيامين ثم رجعوا الى اورشليم ودفعوها لأيدي عامل الشغل الموكلين في بيت الرب فدفعوها لعامل الشغل الذين كانوا يعملون في بيت الرب لأجل إصلاح البيت وترميمه وأعطوها للنجارين والبنائين ليشتروا حجارة منفوتة وأخشابا للوصل ولأجل تسقيف البيوت التي أخربها ملوك يهود وكان الرجال يعملون العمل بأمانة وعليهم وكلاء يحث وعبديا اللاويان من بني مرار وزكريا ومشولام من بني القهاتيين لاجل المناظرة ومن اللاويين كل ماهر بآلات الغناء وكانوا على الحمال ووكلاء على كل عامل شغل في خدمة فخدمة وكان من اللاويين كتاب وعرفاء وبوابون وعند اخراجهم الفضة المدخلة الى بيت الرب وجد حلقيا الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى فاجاب حلقيا وقال لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب وسلم حلقيا السفر الى شافان فجاء شافان بالسفر الى الملك ورد الى الملك جوابا قائلا كل ما اسلم ليد عبيدك هم يفعلونه وقد افرغوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوها ليد الوكلاء ويد عامل الشغل واخبر شافان الكاتب الملك قائلا قد اعطاني حلقي الكاهن سفرا وقرأ فيه شافان امام الملك فلما سمع الملك كلام الشريعة مزق ثيابه وامر الملك حلقيا واخي قام ابن شافان وعبدون ابن ميخا وشافان الكاتبه وعسايه عبد الملك قائلا اذهبوا اسالوا الرب من اجله ومن اجل من بقي من اسرائيل ويهوذا عن كلام السفر الذي وجد لانه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من اجل ان اباءنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر فذهب حلقيا والذين امرهم الملك الى خلدة النبية امرأة شلومة ابن توقهة ابن حسرة حارس الثياب وهي ساكنة في اوروشليمة في القسم الثاني وكلموها هكذا فقالت له هكذا قال الرب اله اسرائيل قولوا للرجل الذي ارسلكم الي هكذا قال الرب هانذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه جميع اللعنات المكتوبة في السفر الذي قرؤوه امام ملك يهود من اجل انهم تركوني واوقدوا لالهه اخرى لكي يغيظوني بكل اعمال ايديهم وينسكب غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ واما ملك يهوذا الذي ارسلكم لتسألوا من الرب فهكذا تقولون له هكذا قال الرب اله اسرائيل من جهة الكلام الذي سمعته من اجل انه قد رق قلبك وتواضعت امام الله حين سمعت كلامه على هذا الموضع وعلى سكانه وتواضعت امامي ومزقت ثيابك وبكيت امامي يقول الرب قد سمعت انا ايضا هانذا اضمك الى ابائك فتضم الى قبرك بسلام وكل الشر الذي اجلبه على هذا الموضع وعلى سكانه لا ترى مات فردوا على الملك الجواب وارسل الملك وجمع كل شيوخ يهوذا وارشليم وصعد الملك الى بيت الرب مع كل رجال يهوذا وسكان اورشليما والكهنة واللاويين وكل الشعب من الكبير الى الصغير وقرأ في اذانهم كل كلام سفر العهد الذي وجد في بيت الرب ووقف الملك على منبره وقطع عهدا امام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل قلبه وكل نفسه ليعمل كلام العهد المكتوب في هذا السفر وأوقف كل الموجودين في أورشليم وبنيامين فعمل سكان أورشليم حسب عهد الله إله آبائهم وأزال يوشيا جميع الرجاسات من كل الأراضي التي لبني إسرائيل وجعل جميع الموجودين في أورشليم يعبدون الرب إلهه كل أيامه لم يحيدوا من وراء الرب إله آبائه الأصحاح الخامس والثلاثون وعمل يشي في أورو فصحا للرب وذبح الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول واقام الكهنة على حراساتهم وشددهم لخدمة بيت الرب وقال لللاويين الذين كانوا يعلمون كل اسرائيل الذين كانوا مقدسين للرب اجعلوا تابوت القدس في البيت الذي بناه سليمان بن داود ملك اسرائيل ليس لكم ان تحملوا على الاكتاف الآن اخدموا الرب إلهكم وشعبه إسرائيل وأعدوا بيوت آبائكم حسب فرقكم حسب كتابة داود ملك إسرائيل وحسب كتابة سليمان ابنه وقفوا في القدس حسب أقسام بيوت آباء إخوتكم بن الشعب وفرق بيوت آباء اللويين واذبحوا الفصحى وتقدسوا وأعد اخوتكم ليعملوا حسب كلام الرب عن يد موسى واعطى يوشيا لبني الشعب غنما حملانا وجداء جميع ذلك للفصح لكل الموجودين الى عدد ثلاثين الفا وثلاثة الاف من البقر هذه من مال الملك ورؤساؤه قدموا تبرعا للشعب والكهنة واللاويين حلقية وزكريا ويحيئيل رؤساء بيت الله اعطوا الكهنة للفصح 2600 ومن البقر 300 وكنانيا وشمعيا ونسنئيل اخواه وحشبيا ويعيئيل ويوزباد رؤساء اللاويين قدموا لللاويين للفصح خمسة آلاف ومن البقر خمسمائة فتهيأت الخدمة وقام الكهنة في مقامهم واللاويون في فرقهم حسب أمر الملك وذبحوا الفصح ورش الكهنة من أيديهم وأما اللاويون فكانوا يسلخون ورفعوا المحرقة ليعطوا حسب اقسام بيوت الاباء لبني الشعب ليقربوا للرب كما هو مكتوب في سفر موسى وهكذا بالبقر وشاوا الفصحة بالنار كالمرسوم واما الاقداس فطبخوها في القدور والمراجل والصحاف وبادروا بها الى جميع بني الشعب وبعد اعدوا لانفسهم وللكهنه لان الكهنة بني هارون كانوا على اصعاد المحرقه والشحن إلى الليل فاعد اللاويون لانفسهم وللكهنه بني هارون والمغنون بنو اساف كانوا في مقامهم حسب أمر داود واساف وهيمان ويدوثون راء الملك والبوابون على باب فباب لم يكن لهم ان يحيدوا عن خدمتهم لان اخوتهم اللاويين اعدوا لهم فتهيأ كل خدمة الرب في ذلك اليوم لعمل الفصح واسعاد المحرقات على مذبح الرب حسب امر الملك يشي وعمل بنو اسرائيل الموجودون الفصح في ذلك الوقت وعيد الفطير سبعه ايام ولم يعمل فصح مثله في اسرائيل من ايام صموئيل النبي وكل ملوك اسرائيل لم يعملوا كالفصح الذي عمله يوشيا والكهنة واللاويون وكل يهوذا واسرائيل الموجودين وسكان اورشليم في السنة الثامنة عشرة لملك يوشية عمل هذا الفصل بعد كل هذا حين هيا يوشية البيت صعد نخو ملك مصر إلى كركميش ليحارب عند الفرات فخرج يوشية للقائه فأرسل إليه رسلا يقول لي ولك يا ملك يهوذا لست عليك أنت اليوم ولكن على بيت حربي والله أمر بإسرائي فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك ولم يحول يوشي وجهه عنه بل تنكر لمقاتلته ولم يسمع لكلام نخو من فم الله بل جاء ليحارب في بقعة مجده واصاب الرمات الملك يوشي فقال الملك لعبيده انقلوني لاني جرحت جدا فنقله عبيده من المركبة واركبوه على المركبة الثانية التي له وصاروا به الى اورشليم فمات ودفن في قبور ابائه وكان كل يهوذا واورشليم ينوحون على يوشي ورث ارميا يوشي وكان جميع المغنين والمغنيات يندبون يوشي في مراثيهم الى اليوم وجعلوها فريضة على اسرائيل وها هي مكتوبة في المراثي وبقية امور يوشي ومراحمه حسب ما هو مكتوب في ناموس الرب واموره الاولى والاخيره ها هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا الأصحاح السادس والثلاثون وأخذ شعب الأرض ياهو أحاز ابن يوشيا وملكوه عوضا عن أبيه في اورشليم كان يؤحى زبن ثلاث وعشرين سنة حين ملك وملك ثلاثة أشهر في اورشليم وعزله ملك مصر في اورشليم وغرم الأرض بمائة وزنة من الفضة وبوزنة من الذهب وملك ملك مصر ليقيم أخاه على يهوذا واورشليم وغير اسمه إلى ياهوياقيم، يقيم وأما يؤحاز أخوه فأخذه نخو وأتى به إلى مصر كان ياهو يقيم ابن خمس وعشرين سنة حين ملك وملك احدى عشرة سنة في اوروشالين وعمل الشر في عيني الرب اله عليه, عليه صعد نبوخذ نصر ملك باب وقيده بسلاسل نحاس ليذهب به الى باب واتى نبوخذ نصر ببعض انيه بيت الرب الى باب وجعلها في هيكله في بابه وبقية امور ياهو يقين ورجاساته التي عمل وما وجد فيه ها هي مكتوبة في سفر ملوك اسرائيل ويهود وملك ياهو ياكين ابنه عوضا عنه كان ياهو ياقين ابن ثماني سنين حين ملك وملك ثلاثة اشهر وعشرة ايام في اورشانين وعمل الشر في عيني الرب وعند رجوع السنة ارسل الملك نبوخذ نصر فاتى به الى باب مع انيه بيت الرب الثمينة وملك صدقيه اخاه على يهود وارشالين كان صدقي ابن احدى وعشرين سنة حين ملك وملك احدى عشرة سنة في اورشليم وعمل الشر في عيني الرب الهه ولم يتواضع امام ارميا النبي من فم الرب وتمرد ايضا على الملك نبوخذ نصر، الذي حلفه بالله وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع الى الرب اله اسرائيل حتى ان جميع رؤساء الكهنة والشعب اكثر الخيانة حسب كل رجاسات الامم ونجسوا بيت الرب الذي قدسه في اورشليم فارسل الرب اله ابائهم اليهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا لانه شفق على شعبه وعلى مسكنه فكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بانبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم ولم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشر، بل دفع الجميع اليده وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعا إلى باب وأحرقوا بيت الله وهدموا سور أوروشلي وأحرقوا جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع آنيتها الثمينه وسبى الذين بقوا من السيف إلى باب فكانوا له ولبنيه عبيدا الى ان ملكت مملكة فارس لاكمال كلام الرب بفم ارميا حتى استوفت الارض ثبوتها لانها ثبتت في كل ايام خرابها لاكمال سبعين سنة وفي السنة الاولى لكورش ملك فارس لاجل تكميل كلام الرب بفم ارميا نبه الرب روح كورش ملك فارس فاطلق نداء في كل مملكته وكذا بالكتابة قائلا هكذا قال كورش ملك فارس ان الرب اله السماء قد اعطاني جميع ممالك الارض وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اوروشالين التي في يهود من منكم من جميع شعبه الرب الهه معه وليصعب